شيخا عزيز وآخا طابد إن تناقش في مسألة نطيرت في الآمنة الأخيرة ونصبت أو نصب هذا الفكر إلى بعض علماء المدينة وبعض علمائنا وقد الحقيقة في هذا المجلس الشيخ محمد بن هادئ مدخلي يتحفن بشيء من البيان والتوضيح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 قد مدح نبيه وخليله أبا الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمدائح عدة في كتابه العزيز ومن هذه المدائح بل أعظم هذه المدائح انه عليه الصلاة والسلام كان حنيفا مسلما وما كان من المشيكين ومن المدائح التي مجح بها صلى الله عليه وسلم انه رجاع الى الحق قوال به وقاف عنده قال الله سبحانه وتعالى مخبرا هذه الامة عن سجية كريمة وخفلة وخفلة حميدة صلى الله عليه وسلم وهي التي ذكرت قال وما كانت تغفار لأب... إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليل وهذا هو موطن الشاهد أواه رجع إلى عليه الصلاة والسلام فكان قد وعد أباه كما قص الله سبحانه وتعالى ذلك عنه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي كما في صورة مريم ومكث عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر حتى نهاه الله سبحانه وتعالى عنه فرجع صلى الله عليه وسلم لأنها استبانت له عداوة والده من سبحانه والله قد نهى عن ذلك وهذه الخفلة قد أكدها الرب سبحانه وتعالى في حقنا نحن المؤمنين حينما قال ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغذروا للمشركين ولو كانوا أولي طربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ثم قص عليهم فقال وما كانت تغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه الحليم رجاع وقد مدح الله سبحانه وتعالى رسوله إبراهيم بهذه الخطلة خطلة الرجوع إلى الحق وبالحلم خطلة الحلم فيه طل الله عليه وسلم وأولى الناس بهذا النبي وأجدرهم بأن يستطفوا بما كان فيه عليه الصلاة والسلام هم المؤمنون ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأس المؤمنين وقد مدح بل قد أخبر الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه هم أولى الناس بإبراهيم فقال جل وعلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين فمن ما ينبغي أن يبتطف به حتى تكمل الولاية لنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن نتخلق بما مجحهم الله سبحانه وتعالى به وهذه القضية قضية الرجوع إلى الحق هذا فضيلة ومنقبة عظيمة لمن اتصف بها لأنه إذا اتصف بهذا كان قد غلب عدوين اثنين الأول الشيطان والثاني نفسه فالمن تغلب على هذين العدوين فهو الشجاع وهو القوي وهذه القضية التي سارت في الآونة الأخيرة وهي مسألة التبديع والتفسير ومسألة الترحب على بعض أهل العلم الذين وقعت لهم هناك وأخطى اتتعت ومع شرقت وغربت وما كنت أظن أنها تبلغ هذا الحد ولكن بما أنها قد وصلت إلى ما وصلت إليه وكثيرا ما أسأل عنها ولا يكاد يمر علي يوم فيما أعلم إلا ويذكر هذا الأمر في المدينة النبوية إن هاتفيا وإن كفاحا وجها لوجه فأقول إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل فقال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء ذي القربة وقال سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأمر الله سبحانه وتعالى بهذا في مواطن من كتابه وهذه القضية أرى أن من ملغه أمرها وسئل عنها فإنه يتحكم عليه أن يبينها وأن يوضح للشباب دلية الأمر فيها وأرى أنه يلزمني أنا بالذات خطوطاً وأشياخ المدينة عليكم السلام ورحمة الله ما لا يلزم غيرنا وذلك لأن هذا الأمر أولا قد نتيب إلينا فإن من تبناه وشرق به وغرب ينتسب إلينا فيظن من لا علم عنده أننا موافقون لذلك المنسوب في كل أو على كل ما يأتي ويقول فهذا شيء وثانيا بعضهم يقول انه تتلمذ على بعض اشياخ المدينة فربما اوهما كلامه هذا حينما يتفوه به في اماكن عدة انه تلقاه من اولئك الاشياخ وثالثا أنني أنا بالذات قد عرفت صاحب هذه القضية الذي استمدت منه هذه الأشياء والتف حوله وأخذ بمقولته أو ببعض مقولاته وأيضا قد دافعت عنه قبل أن أعرفه وبعدها بسبب هذا الدفاع في مواطن بل في موطن واحد فقط في موطن واحد فقط يعرفه هو ومن اخبرته به من اخوتي بسبب هذا الدفاع جاءني وحطمت بيني وبينه المعرفة وايضا قد سئلت عنه في فترات سبقت واثنيت بما علمت فظهر من امره خير وما كنت وقفت على شيء من كتاباتي أو اطلعت عليها حينئذ ولما كان الأمر كذلك فأرى أنه يجب علي ما لا يجب على غيري من البيان وإن قيل إنني متناقض أو قيل متحامل أو قيل غير ذلك فليقل ما يقال المهم هو بيان الحق فعدم السكوث عنه والنصيحة لإخواننا كما نصحنا لهم أول وهله فإنه ينصح لهم في الثانية والثالثة وحتى يتوفان الله سبحانه وتعالى ونحن على ذلك ندعو الله بهذا فأقول إن مسألة الترحم على أهل البيضاء والتوسع فيها بالنسبة لبعض الأئمة بل قبل هذا الكلام أيضا لا يفوتني أن أبتر الأمر الرابع والإنسان يشرد عقله أحيانا وهو أن الذي ذكرت من التوقعات قتيل وحقل فطلعت نشرة آثمة ظالمة كاذبة مفترية تدعى بالثلفية الجديدة ندوب ندوب في وجه الثلاثية الحقيقية وهذه النسرة كثير من كلامها هذا أكثر كلامها مما سرق وغرب عن هؤلاء الذين انتسبوا إلى أشياق المدينة وجمع الكلام والشجرات من مقولاتهم فلهذه الأربعة الأمور مجتمعة يجب البيان حتى يعلم من لا يعلم فأقول إن هذا الأمر وهو مسألة الترحم على المبتدعة والقول بالمنع او جوازه هذا امر قد ذكره ائمة الاسلام ونص عليه في كتب سنة العقائل وهو من الاصول المعروفة عند اهل السنة ولكن الذي اشتهر هو مسألة ايجابه في هذا العقر لمن لم او لمن يترحم او من فلأ او دعا لمن عنده بعض البدع او استغر له وبلغني ما هو اعظم من ذلك انه مستدرك حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانني اعلم ان هذا الكلام سيمتشر وسيأتي هؤلاء أو بعضهم ويقول بلغت عمن فأقول أستطر عليه أو لا ولكن إن شاء طاحبه فكما قال بعض علماء اليمن هذا الفرف وذلك الميدان إن شاء يأتنا ونخبره لا مانح الاستدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءونا بما لم يأتنا به آباؤنا ولا أجدادنا ولا علماؤنا من قبل فقالوا إنه يسرع في الصلاة على الجنازة أن يقال اللهم اغفر له إن كان من أهل السنة اللهم ارحمه ان كان من أهل السنة اللهم اكرم نزوله إن كان من أهل السنة إلى آخره وهذا ما عدمناه ولم تأتي به النفوف بهذه الشاكلة وهل غاب هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحان الله العظيم القضية هذه أطلها من الكتب التي ظهرت لأخينا أبي عبد الله الحداد ووجدنا فيها كلاما عزيبا واستنباطا غريبا وقواعد أغرب وأغرب والظاهر ما خفي يمكن يأتي فيه ما هو أشد غربة والله المستعان الحاطل أننا منذ أن ظهر هذا الأمر ونحن نبحث من أين أصله من أين استقاه الشباب من أين طلعوا به علينا شيوخنا ولله الحمد أئمة الدعوة في البلاد المجدية معروفون وشيوخنا في المدينة النبوية وهم تلامذة أو بعضهم تلامذة لهؤلاء العلماء معروفون موجودون وشيوخنا في البلاد الجنوبية وبعضهم تلامذة لهؤلاء وبعضهم تلامذة للأئمة السابقين من الإمام الداعية المجدد لدين الإسلام في جنوب البلاد السعودية الشيخ عبد الله القرعاوي موجودون أحياء ما علمنا عنهم مثل هذا الفلام المهم أننا لما تتبعنا وجدنا أن هذا الفلام يستفقى من كتب أخينا أبي عبد الله الحداد ولما كان الأمر كذلك فإنه ينبغي أن يبين حقيقته ولا يقال لماذا لم تنصح له سرا فإنني أقولها كما قلتها في أول يوم إن نفحت فيه علانية إن القاعدة التي شارتنا فيها هؤلاء الإخوان في فترة زمنية معروفة وهي أن من اشتهر خطأه بين الناس فكسبه أو سجله لا تجب له النصيحة سرا وإنما يرد على خطأه أولا حتى يحذره عامة المسلمين ثم إن رجع عنه هو فلا بأس أن يقال إن حصلت المناسبة فيما بعد رجع عنه ولا يلزم به ولا يطح أن ينتبه حينئذ إليه فأقول ان هذه القضية قضية الترحم ليست هي الوحيدة بل هي ومعها غيرها في كتب أخينا الحداد فمنها مسألة الترحم على هؤلاء بالذات العلماء لأن أكثر من يذكر لمن وقع في بدعة هم من لهم مكانة من أهل العلم فهم الذين يذكرون أما عامة أهل الأهوى فلا يوجد سبب يؤجي إلى ذكرهم ماتوا وما تذكرهم معهم ولكن السلام في أهل العلم وحتى يكون أوضح وأوضح أو كالنووي وكابن حجر فهل يترحم عليهم أو لا يترحم عليهم وبسبب هذا حصل ما حصل من السلام الذي فضر وسمعتموه أو ربما تميعه بعضكم للعلامة المحدث الشيخ ناصر حفظه الله في شريطه الذي انتشر فأقول ان مسألة التغرح مسألة معروفة عند أئمة السنة ووجودها في كتب السنة أمر سن العقائد أمر لا ينكر ولكن الذي فات إخواننا هو مقفد أئمة السنة رحمهم الله تعالى من هذا الأمر وهو الزجر والتأديد الزجر لمن وقع في البدعة والتأديد لمن ومات فينكفى الناس ينزجر في عن بدعته إذا رأوهم لا يترحمون عليه والزجر كذلك لمن بقي حتى لا يتبعه على بدعته لأنه يعلم أن هذا سبيله وأن مرده إلى هذه النتيجة فلا يطلع عليه أهل الفضل والمكانة والصلاح والعبادة والإمامة في الجين لا يصلون عليه والناس يقمعون في أن يصلي على موتاهم الصالحون لأن المرء إذا ما طلى عليه الصالحون فإنه أدعى إلى استجابة الرب سبحانه وتعالى لدعائهم وبالتالي مغزرة الرب سبحانه وتعالى لذلك المدعوينة فإذا علم من وقع في الفدعة أن الصالحين من العباد والعلماء والخلحاء والزهات سيعاملون هذه المعاملة ربما يكف وينزجر ويرجع ويرجع عن فدعته التي وقع فيها وهذا الأمر قد بيّنه تفيان رحمه الله تعالى الثول والعجيب أن قصة تفيان يستدل بها ويبترها إخواننا هؤلاء ولكن يبترونها فسفيان رحمه الله تعالى كما جاء عنه في قصة عدم طلاته على عبد العزيز ابن أبي غواد بين غرضه من هذا والسبب الذي حمله على هذا الفعل ولم يترك الناس تخبطون بل بين لهم مقصدة فإن أولى من فسر قوله الإنساء أولى من يفسر القول القائل وأولى من يبين المقصد من الفعل الفاعل فسفيان رحمه الله تعالى لما وضعت جنازة عبد العزيز بن أبي رواد على الصفا فجاء فقال الناس جاء سفيان جاء سفيان فمر حتى اخترق الصفوف ولم يطل عليها فقيل له يقول الزهلي فقيل له يعني كل في عدم صلاته على عبد العزيز بن أبي عوات له يعني كل ما في عدم الصلاة ألا ترى الصلاة عليه فقال أما والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه ولكن أردت أن يعلم الناس أنه مات على بدعة فهذه هي العلة وهذا هو المقصد من فعله رحمه الله تعالى وأنا في كثير مما سمعت بل جميع من سمعته يحتج بفعل فثيان إن في شريق وإن وجها لوجه ما سمعت منهم واحدا ذكر هذه القصة كاملة وهذا بطر الآثار يؤدي إلى الفقه الأعرج فجاءنا الفقه الأعرج الذي يمشي على رجل ورجل قد قطعت فجاء مشه غير متده الاثر بين والرجل يفسر ويوضح قفده وهؤلاء يقولون لا حتى ان الشيخ ناصر حفظه الله لما قال بمقالته ان المراد لها الزجر والتأجيب سمعت من على هذا الكلام ولم يقبله ولو رجع الى نص سفيان لم اثار ولثلج ولكن السبب عدم رجوعه الى الاثار فقول الشيخ رحمة الله, الله إن هذا من باب الزجر قول صحيح قول الحق وليس كل أحد يزجع بل الزجر إنما هو, هو لذوي الفضل والصلاح والعبادة والإمامة لأن الناس يقتدون به أما من لم يقتد الناس به ومن لم يؤثر زجره في الناس فالأولى أن يخلي ولا يوجب على من لم يفلي أن يفلي وكذلك لا يوجب على من صلى أن لا يفلي وتربط القضية بمسألة التأثير في الهجر قد قال الإمام مالس رحمه الله تعالى في قضية الصلاة على من قتل نفسه والغال ذكر أنه ينبغي للإمام ولي أهل الفضل أن لا يصلي عليه لماذا؟ استنتاجا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم في قصة في صاحب الدين زجرا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي زجرا لتعظيم مسألة الدين في قلود الصحابة ويفسر هذا زيادة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جئ بجنازة ليصلي عليها ماذا يقول يسأل عليه دين فإن قيل له نعم قال صل عليه وإن قيل لا صلى عليه وإن تكفل به أحد تقدم عليه الصلاة والسلام وصلى عليه كما هو مشهور في قفة الذي تكفل بمالي أو بديني طاحب الدين ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني فسأله قال أديت دينه قال لا فجاءه بعد فقال أديت عنه يا رسول الله قال الآن بردت جلبته فالقصد هذا هو الزجر حتى لا يتهاون الصحابة رضي الله عنهم في مسألة البيت والعجيب من هذا أنني سمعت أقول فقه عجيبة من أخينا أبي عبد الله الحداد ما سمعتها منه ولكن كتبها من ناقشه وأرسلها إليه في رسالة وعندي صورتها قد أرسلها إلي أخونا الأخفى هدى البلاد حينما سأله ما حدتك في عدن الصلاة على المبتدعة عدم الترحم أو الدعاء للمبتدعة قال عدم صلاته صلى الله سلم على صاحب الدين فقال ولكنه قال فل على صاحبكم لم يمنعهم وإلا من فنع هو فقال أنا أخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا آخذ بفعله وهذه أيضا قاعدة جديدة أخذ بفعل النبي صلى الله سلم ولا أخذ بقوله يعني النبي لم يفل فأنا لم أفل لا أفل وان قوله طلع على صاحبه فهذا ما له مكان عنده الظاهر او ليس له مدلول عنده فاذا هو المقدم عنده فعل النبي لا القول فجاءنا باصول فقه جديده ان كان يقول باصول فقه هذا مخالف للاصول وان ما يقول تم جهله اتي والى جهل, جهل الانسان جاءت فقال انا اخذ بفعل النبي ولا اخذ بقوله وائمه الاصول وهذا أمر مجمع عليه لا كلام فيه من المسلمات والودهيات أن الحجة أولا للقول وأن الفعل جاء رطبة ثانية لماذا؟ لأنه يخشى عن تدخله الخصوصية وما ترسل أيضا الأمر على غاربه وإنما قالوا القول بالخصوصية يحتاج إلى دليل فإن ورد الدليل وإلا فالأطل في الأفعال أيضا الاجتماع هكذا أئمة الإسلام وعلماء الإسلام ولكن إذا استقل الإنسان بنفسه جاءته الهلكة فالحاضر أقول هذه القضية ليست هي الوحيدة عند أخينا الحداد وإخواننا هؤلاء فإنهم قد شددوا في هذه القضية على غير علم وعلى غير هدى من الله سبحانه وتعالى وقاطعوا بعض إخوانهم وهجروهم فلم يسلموا عليهم ولا يجيبون دعوتهم بل أفقر من ذلك طعنوا فيهم وحذروا منه وهذا والله العجب فقه منكوس وفعل معكوس ففقههم هو الأعوذ على خلاف الهجف صحيح ثم انتكتوا في هذا الباب وأصبحوا يرون غيرهم وهم أهل الصواب على الخطأ والباطل وهم الذين في الحقيقة على الخطأ أصبحوا يرون أنفسهم على الحق ونتبوا جمعا من الأشياخ إلى التهاون مع المبتجعة بسبب هذه القضية قضية السرحم والطلات ومعضهم يعرف ذلك كما يعرف ابنه ولكن يجهدها مكاظرة واذا ادى الامر الى التضييق والذر لطاحبي المكابرة في باب الدروازة فانه يعترف وقد حصل نوع من ذلك حينما انكر بعض من انكر ان هذا الامر شاع بين الاخوان وان هذا الامر انما هو مجرد شائعات ولا حقيقة له ولا وجود له بين الشباب فانا اقول من قال هذا فهو أحد شخصين إما أن يكون جاهلا بالحقيقة والواقع فهذا ينبغي أن يدلن له وإما أن يكون يحمله تعاطفه على جهده فهذا ينبغي أن يذكر الله وإما أن يكون معاندا فهذا ينبغي أن نسلق رأسه بالحق فهم أحد ثلاثة أشخاص وأنا أقول للمعاندين الذين يجحدون هذا إنني قد سمعته وقد رأيته وقد ميل من أعظم أئمة الإسلام بسبب هذه القضية فلما ضمن بعض المجالس لبعض هؤلاء وتناقصنا في قضية الترحم وأنه جائز وأن المنع والآثار التي وردت عنه أستلس إنما وردت وتحمل عند الأئمة على ماذا؟ على الزجر وأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد نقل عن الإمام أحمد فرحسمه على بعض الجهمية كما في ففتح الله على واحد منهم وقال إن شيخ الإسلام نقب الإجماع وخالف مذهب السلف ما أشاء الله شيخ إسلام زمانة هذا أصبح هو شيخ الإسلام شيخ الإسلام نقض الإجماع وخالف مذهب السلف ينقض إجماع معتمد واعتد به في العقائب في ماذا في العقائب ينقض إجماع ويقالف مذهب السلف ما شاء الله تبارك الله شوف العلم ابن تيليه نقض الإجماع وخالف مذهب السلف واش الإجماع الإجماع يمكن فيه لو عددت يمكن ما فيه إلا عشرة آثار وين عمت السلف عشرة آثار سقط عنهم وبعضهم تجد آثارين كل واحد منهما يستدل, يستدل به أحد الطرفين بل وبعض الآثار في موطن واحد يبين كما ذكرنا في قصة عبد العزيز من أبي روال وين الإجماع المنعقد أين الإجماع المنعقد لكن هذا بسبب ماذا بسبب الهواء والتعقب للأشخاص يقع أو يريد فاقبه هذه الموارد شيخ الإسلام ينقض الإجماع ويخالب مذهب السلف إذا كان شيخ الإسلام يخالب مذهب السلف وينقض إجماع السلف في العقائد فالظاهر ما عجل نظر إلى من هو دونه سعاد كما يقال كل مطاب دونه يلل أمره سهل فلا غرابة أن يتسلم في الشيخ ناصر ويقاله متساهل مع أهل البدع بسبب هذه الكلمة التي بدأوا هي يدين وبسبب كلامه لما بيّن أن قصد أمة الإسلام أو فعل أمة الإسلام والآثار الوالدة تحمل على الزجر وتطبق في حالات ولا تطبق في حالات وكذلك غيره من الأشياء وأنا أعلنها بالذات عن أهل المدينة فأقول إننا نبرأ إلى الله براءة الذئب من دم من هذا المنهج إننا نبرأ إلى الله من هذا المنهج إننا نبرأ إلى الله من هذا المنهج فمنهجنا وطريقتنا هي طريقة علمائنا أئمة الدعوة السلفية النجدية الإطلاحية وعلى رأسهم في عصرنا علمائنا الموجودين وأئمة السنة الموافقين لعلمائنا في من هجن كمحدث العصر الشيخ ناصر حفظه الله ومن كان على شاكلة هؤلاء العلماء لا نخرج عنهم فهم أئمتنا وهم المقدمون في هذه الأمور فيرجع إليهم لأن الواحد منا قد يأخذ الأثر أو الحديث ولا ينظر إلى ما عداه أو يجهل ما عداه فيأتي بالعجائب وينبغي أن يكل العلم إلى عالمه وأن يرد العلم إلى أهله فإن الله سبحانه وتعالى ما أوجب على العامة السؤال لاهل الذكر إلا وقد أخذ الميثاق على أهل الذكر أن يبينوا فقال سبحانه وتعالى فاتألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر عنذلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم هذا في حق عامة المسلمين والمثاق الذي أخذه على أهل العلم قال الله سبحانه وتعالى فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيل وإذ أخذنا مثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وإذ اخذنا ميثاق الذين اوتينا الكتاب لا تبينوا انه للناس ولا تكتمون وحذر من الكتمان هنا وتوعد عليه في ايه اخرى فقال سبحانه وتعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بليناه للناس من الله ويلعنهم اللاعون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم فشدد على اهل العلم ما لم يشدد به على عامه المسلمين السائلين من الذين يجهلون فما دام الله قد شدد على العلماء بهذه الأمور ما شدد عليهم إلا وهم أهل لأن يرجع إليهم وقد أوجب سبحانه وتعالى علينا الرجوع ومن أوجب ما يرجع إليه فيهم أو إليهم فيه مسائل العقيدة فمسألة العقيدة مسألة ليست بالأمر الهي وقضاياها وجزئياتها ليست بالأمر الهي وهناك قضايا في العقيدة شائكة يقصي الأجهاء من طلاب العلم فضلا عن المبتدئين فضلا عن العوام فإنهم يحتاجون إلى كشف مشكلها وبيان غامضها من العلماء, هؤلاء من العلماء هؤلاء الأجلة فلو فعل إخواننا هذا الأمر ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه وإنني أقول بهذه المناسبة إنه ينبغي أن يحذر من هذا المنهج وأن يتنبه له ولكل من سار عليه وإنه أخونا الحداد عنده كثير من الأمور غير هذه القضية وهي قضية الترحم على أهل الفدع وإنني أقولها حتى يحذر من لا يعلم وحتى يتنبه الغافل ويتبين للجاهل فأقول إنه قد مرت علي فترة وأنا أسأل عنه فأقول ما علمت إلا خيرا ما علمت إلا خيرا وأعلمه رجل يحب السنة ونحو ذلك من العبارات وبما أنه قد فضر عني مثل هذه الكلمات فإني راجع عنها في التلسية العامة وأقول بعد أن علمت ما ينبغي أن يبقى أو أن يحتج بكلامي أو تألنا فلانا فقال كيت وكيت فذاك على ما علمت وهذا على ما علمت الآن فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى غره عبد الكريم بن أبي المقارب فأخرج له لما رأى عنده من الصلاح والعبادة وقد قيل لمالك لعله غرّ شغفة صلاته ومقوته في المسجد فقال نعم فأنا رأيت من أخينا الحداد وهذا الأمر أذكره ورأيت فيه في ظاهره علامات السنة فذكرت هذا الامر على حسب ما ظهر بي واما الان فاذكر بعض الذي علمت ابراعا للذمة ونصيحة لشبيبة الامة وحتى يقع بعد ذلك هذا الامر ان شاء الله موقعه عند من هذا الكلام عني فاقول ان الاخ الحداد عنده من الغرائب هذه المسألة مسألة عدم الترحم على بعض أهل الودع أو على أهل الودع عامة صفوفا للعلماء منهم لأن كما ذكرت لكم إنما يغتر العلماء من كان عنده العلم أما العامة فمقبورون لا, لا, لا ذكر لهم وكذلك يقول هو بوجوب هذا الأمر وهو عدم الترحم يجب عليك ألا تترحم وجوبا وإذا ترحم فإنك مخالف لمنهج الثلاث وهذا الأمر جره إلى الذي سمعتم من قبل من تقعيد القاعدة العجيبة الغريبة الجديدة في أطول الحق وهو أنه يأخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ بقوله وجاءنا بمفطلحات غريبة جدا فمنها أن العام روافض العامة روافض كلهم روافظ العامة عنده رافظة وإن لم تجدوا فيهم تب الصحابة فهذا الأمر فقط من صفات الرافظة اختفى وإلا فالبقية باقون على الرافظة على مذهب الرافظة وثم بكره إن شاء الله تعالى من كتابه وعنده عامة المسلمين على الإرجاء العامة عامة المسلمين على الإرجاء مرجئة منذ زمن بعيد أما الحنفية أهل الرأي فهم على الإرجاء لأنه مذهبهم هل لماتهم كلا مرجئة من أصل لكن عامة الناس على الإرجاء كلهم مرجئة من زمن بعيد وعنده خلق في عدم معرفة أصول الفرق البدعية وبالتالي خلق في مسألة تنزيل أحكام أهل العلم عليها فهو لما نقل كلام ابي زرعه نقل كلام ابي في الجهميه نقل هذا الكلام أن الجهميه كفار وينكر من فرق الجهميه الماتريديه والاشعريه وغيرها ويقول وكن على ذكر من أن الأشعرية جهنيه وهكذا الاشعريه الجهميه كفار وكن على ذكر من أن الأشعرية جهنية نعم تذكر لا تغب عنك كن على ذكر أن الأشعرية جهنية وأيضا الزندق عنده النفاق الأكبر والإلحاد الأعظم وجره بعد ذلك على الكوثري وأتباعه كلهم وهذا ما سنبينه ونحن معه في أن الكوثري ورأسا في الضلالة ومنتصف منتصب على أهل البيضاء في الفترة التي هو فيها إلا بشذبه وأنه جاء بالطوام وأنه تهجم على إمة الإسلام ولكن ما علمنا علماءنا كفروه وأنا في هذا المجلس ومن هذه الكلمات أقول أنا ما أعرف عالما من علمائنا كفره ويرجع فيه أيضا إلى علمائنا هم موجودون وما أظن أن شخصا عرفه فيما أعلم أكثر من شخصين اثنين المعلم في التنكيل فقد نكسل به تنكيلا لله دره لله دره فارس إمام علامة كتبت مجلدين ضخمين في هذا الرجل حجارة تغف بها حلوق أتباع الكوثري إلى الآن ما استطاعوا الرد عليها وذلك لإتقانه رحمة الله عليه في هذا الكتاب ولاكتباعه قواعد أهل العلم وكلام أهل العلم فجاء كتابه مدخلا بل بسببه ظهرت براعته في الجرف والتعديل وفي الرجال وبسبب ذلك لقب بذهبي العقص رحمة الله عليه ثم الشخص الثاني الشيخ بكر أبو زيت وكتابته معروفة في تعقباته على أبي غدة وفي براءة أهل السنة فهؤلاء عرفوا الكوزري وما رأينا منهم هذا الكلام ولا نقلوا هذا الكلام ولو كان هناك من أهل العلم الذين يعتددهم من حكم بكفره أظن أن أقوى شيء يوجد في الرجل هو الحكم بالكفر كان ينبغي أن يأتي به هؤلاء العلماء خلاص إذا جاء الكفر ليس بعد الكفر جاءتوا بما هو أعلى فيدخل دونه ما هو, فيه ما هو دونه كل ما هو دون الكفر جلل أمره سهل ولكن ما علمنا هذا وهذا سأذكره لكم والذندقة سنجر عنده حتى على العوام في ظاهر فلامه وخذ من هذه العبارات التي لم نسمع بها من قبل من فضلك يقل الشريف لكن ما علمنا هذا وهذا سأذكره لكم والزندقة تنجر عنده حتى على العوام في ظاهر كلامه وخذ من هذه العبارات التي لم نسمع بها من قبل وفعلا يذكرني هذا بالأثر في الذين يحدثوننا بما لا نعرف نحن ولا آباؤنا والنتيجة فيما جاء في آخر الأثر وهي قوله فإياكم وإياهم فنقول لإخواننا فإياهم وهذا الفكر وهذه الآراء التي طلعت علينا فمن هذه الأمور التي ذكرت أيضا مسألة اشتراؤه على الحافظ وهذا أمر عظيم جدا نحن ننتقل الحافظ وكتبنا في انتقاد الحافظ كتب علمتنا في بيان مواطن الزلل ولله الحمد ما أحد من قديم الزمان إلى الآن قال لا تنفقدون الحافظ ولا تنبدهون على أخطاء وهذا هو فتح الباري في الثلاثة المجلدات الأولى في قسم العبادات فقط تعليقات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باذ حفظه الله على المواطن التي زل فيها الحافظ إما أن تكون في باب العقيدة في كتاب الإيمان في البخاري وإما أن تكون في باب العبادات في الأصول والقواعد التي قعدها وأصطلها الأشعرية فبنى عليها الحافظ ورد عليها شيخنا الشيخ سبن باز حفظه الله ولم يبلغ مع الحافظ ولم يصل مع الحافظ كتاب التوحيد ومسائل العقيدة فإذا كانت ثلاثة المجلدات أكثرها في العمليات في العبادات ما سكت عنه كيف لو بلغ إلى العقيدة ما يترك شيء فهذا هو الظن في علمائنا وهذا هو المعروف من علمائنا ولله الحمد فأقول يعني لما جاء ونقل عن الحافظ نسب إليه شيئا قال به في ظاهر الكلام بعد أن كتبه الحداث وحقيقة ليس هو قول الحافظ أبدا وإن مذهب وتجنل على الحافظ والله كما أمرنا بالعدل مع الأعداء أولى من يعدل معهم المسلمون الذين نفع الله به وبعلومهم ونحن نادي بمؤاخرين أن نأخذ بكل ما قالوا لسنا مأمورين لأن نأخذ بكل ما قالوا طالحه وطالحه بل نأخذ الحق ونرد الباطل وكتب الحافظ لم تأفضل في البدعة وإنما أفضرها في السنة وأفضر كتب الحافظ في الرجال وفي الجرس والتعديل وفي مصطلح الحديث وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تخريج الأحاديث فهل يقال إنه ما ينظر في كتبه وأيضا من القواعد التي جاء بها العجيبة أنه لا يكون السني الرجل سنية حتى ينتهي عن النظر في كتب أهل البدع أبدا من غير تفرقه إطلاق بالسلام هكذا على جملته من غير تفرقه وبيان لقصد السلف عين ما عن النظر في كتب البدع أهل البدع الكتب التي وضعت للبدعة المحظة. المحظة كالوساوس والهواجب والخطرات ونحوها التي نهى عن مثلها أبو زرعة والإمام أحمد في كتب الحارث المخاتبي أما كتاب يؤلف بشرح الحديث النبوي ويقع من شارعه في مسائل الأجماء والتفاة أن يخرح على مذاهب الأشعرية أو يقع في قول الماتوريبية في مواطن هذا الخلام ما هو صحيح ما يسمى الكتاب كتاب البدع كلام, كلام باطل لأن أطلا ما أنشئ ما أنشئ للبدعة المحورة ولا أنشئ لأطل البدعة لمطرة البدعة كما هو الحال في كتب أهل الكلام فإن أهل الكلام ألفوا كتبهم في علم الكلام للدفاع عن أصولهم الفاكدة فلهذا نها أئمة الإسلام عن النظر في كتب أهل الكلام وشددوا عليه النكي النكير وأمروا بأن بالجريد يضرب بالجريد والنعان وأن يسود وجهه وأن يطاف به بين الأسائر والقبائل إلى أخيره لماذا أن أصول هذه الكتب وُبِعت من حيث وُبِعت لنصرة الباطل أما هذه الكتب التي الآن جاءنا هؤلاء الأئمة وسموها كتب بدع ليست كتب بدع لكن فيها بدع أموك الله فيها خطأ نعم فيها تأويل نعم صحيح هذا الأمر ف كون الإنسان إذا نظر في فتح الباري أو في عمدة القاري أو في شرح الطيدي أو في غيرها من الشروح التي كتبها علماء وهم أشاعر فإنه يوجب القول بمجرد النظر ترك النظر في كتب أهل البدع ويقصد به من رمض البدع هذا قول عظيم ويترتب عليه من مفاتب ما لا يعلمه إلا الله كثير من علماء الحديث رموا بالبدع فإذا كان هذا السلام على إطلاقه وهو على إطلاقه لأنه ما فصل فيه صاحبه ولا فإن الإجمال في الألفاظ يسوق إلى الموارد السيئة هذا الحاكم السنين بالتشيع وهذا البيهقي عنده ما عنده في التأويل فهل لا ينظر في كتاب المستدرس للحاكم وهل لا ينظر في كتاب السنة الكبرى للبيهقي والصغرى والخلافيات ونحوها وهذا ما سنسوقه إن شاء الله هنا أن السن لا يكون سنيا حتى تأتي فيه أمور منها أن ينتهي عن النظر في كتب أهل البداع في كتب اهل البدع ثم ايضا عنده الفساق من اهل الاهواء والبدع الفساق من اهل الاهواء والبدع وهذا ما لم يسبقه الي احد نحن نعرف الفستاق ونعرف الكفار ونعرف اهل البدع والاهواء هذا تقديم الناس اما ان الاطل في الناس هو البدعة والناس على اقتام ثلاثة كما نفط عليه في كتاب هذا عقيدة أبي زرعة وأبي حاتم فهذا والله ما لم يسمع به بهذه الشكلة في التقديم والآن إلى بيان بعض هذه الكلمات مدلله من كتاب الرجل بالصفحة عسى أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم جميعا بقرا نافدا وبصيرة نيرة فنفسر الحق ونرجع إليه ونفسر الباطل ونجتنبه ونسأله أن يرزق إخواننا الرجوع والتوبة والعودة إلى طريق الحق فهنا رميه لعلمائنا للإرجاء أو للعلماء عامة رميه للعلماء عامة من إرجاء هذا الإرجاء أنا ما سمعت بتعريثه وبالوسط لهذه القفة إلا في كتب محمد قطب وسيد قطب الإرجاء هذا هو إرجاء في لغة محمد قطب وسيد قطب لأن الإرجاء عند علماء الإسلام شيء وعند محمد قطب وسيد قطب شيء آخر فاسمعوا يقول هذا الكتاب اسمه عقيدة ابي حاسم الراجي وعقيدة ابي زرعة الراجي فيقول في الارجاء في صحيحة ثمانية ثمانين اسمعوا تسعة وثمانين قال خطأوا بعض أهل السنة هذا العنوان كما ترون بالخط البلط الأسود المفخم خطأوا أهل السنة قال وعامة المسلمين على الإرجاء من زمن وعامة المسلمين من زمن على الإرجاء وعامة أهل الرأي عليه لأنه مذهب أئمتهم هذا بالحرف عامة المسلمين من زمن على الإرجاء وعامة أهل الرأي عليه لأنه مذهب أئمتهم وما أدري كيف وقع بعض أهل السنة في هذين الخطاعين ثم بدأ يتكلم على الخطاعين فذكر الأول أن ابن سيميه رحمه الله تعالى قال في كتاب الإيمان إن الإرجاء بدعة لفظية يعني أنها ليست بدعة في المعنى ثم قالوا هذا تهويل من شأنها وليس هو بالصوار بل هي بدعة حقيقية لفظا ومعنى ألا ترى أبا, أبا حاتم وأبا زرعة قد نقل إجماع العلماء على أن المرجئتها مبتجعة ظلال ولذلك اشتد عليها نفير أهل السنة من يوم ظهرت حتى قالت سعيد بن جبير التابعي الإمام صاحب بن رضي الله عنه لأيوب ألم أرك تمشي مع طلق وكان مرجئا لأن رأيتك معه لا أكلمك أبدا ومن ذلك أيضا من يقول مرجئة أهل السنة وليس في أهل السنة فاحذر الإفتراء ثم ذكر الخطأ الثاني وهو أن كثير من أهل السنة وهذه عبارته بالنقص قال درج كثير من أهل السنة المعاصرين على الوصية بكتاب العقيدة الطحاوية وشرحه مع أن الأطل والشرح كلاهما فيه بلايا عظيمة من الإرجاء وغيره إلى آخر ما قال قال بعد هذا الكلام ومع ذلك نعود إليه أحسن بالحرف ومع ذلك فإن الألباني حفظه الله فعالى خرج أحاديث الشرح واختفر الاعتقاد وأنكر بشدة على من أنكر عليه تقريج الشرح لأنه يؤدي بذلك إلى انتشاره مع ما فيه مما لم ينبه هو عليه وتعجب على متين تعجب وما أدري ما هذا يعني الوطية بكتاب الطحاوية وسرحه أفرقت عقائد أهل السنة حتى يكون هذا وهنا عامة أهل السنة على الإرجاء والثاني الوطية بالطحاوية هذه نبه عليها أخونا عائد الأخ عائد الشمري وأنا أنبه عليها إن شاء الله تعالى بزيادة وأرجو أن تكون غير واردة في كلام أخينا الأخ عائد حتى لا يحصل التكرار فأقول عامة أهل السنة أو عامة المسلمين كما يقول من زمن على الإرجاء هذا القول عامتهم على الإرجاء ما هو الإرجاء عنده؟ الإرجاء عنده جاء به في موطن آخر فقال قبل هذا الموطن قال صفة المرجعة صفة المرجعة. المرجعة في صحيفة 87 صفة المرجعة كما ترون الكتاب هذا وهذه الفصحة والعنوان بالبط الأسود والعريض صفة المرجعة أما ذكر هناك أن عامة أهل السنة على الإرجاء يرحمك الله نحن الآن نريد أن نعرف ما هو الإرجاء الذي عليه عامة المسلمين الذي عليه عامة المسلمين فيقول صفة المرجعة هم قوم أرجعوا اي اخروا وابعدوا اليمان عن العمل والكفر والفسوق عن اليمان هذا ما هو بالتعريف صحيح ولا تعريف كلام وكلام أهل العلم لكن تسمعوا الكلام كله بعد ذلك ننظر قال هم قوم ارجعوا اي اخروا وابعدوا الايمان عن العمل والكفر والفسوق عن الايمان عليه بن علي جال اسمه قال علي بن علي هم قوم اي اخروا وابعدوا الايمان عن العمل والكفر والفسوق عن الإيمان فالإيمان عندهم كالخوارج لا يزيد ولا ينقص وإيمان جبريل كما صرح به أئمتهم وأنكره عليه مستابعين التابعون كإيمان الزاني والسارق وشر أهل الأرض شف وإيمان جبريل كإيمان الزاني والسارق وشر أهل الأرض ومدى يتكلم على هؤلاء فقال في بياني هذه القضية ويقضية الإرجاء قال إن هؤلاء شف هؤلاء المرجئة قال وسبب نبذهم لأهل السنة بالمخالفة لنهم سبب أهل السنة جعل لهم عنوانا قال وسبب نبزهم لأهل السنة بالمخالفة والنقصانية يعني المرجئة لأن أهل السنة يقولون بأن المعاطي تنقف الإيمان حتى يصير كما قال صلى الله عليه وسلم لا يذني الزاني قين يذني وهو مؤمن ومن كان في قلبه مثقال ذرة من خير فبها ينقص الإيمان بل ينتقف بمعاطي الشرك وأيضا فقد تموهم بالخوارج لأنهم في ظنهم يكفرون المسلم فعندهم أن المسلم لا يكفر أبدا ولو سجد لصنم طائعا مختارا لأن العمل شيء والإيمان شيء, آخر والإيمان شيء آخر كما صرح به بعض أئمتهم وأين أهل السلم الخوارج الخوارج لا يقولون إلى آخره هذه الطفاة المرجئة عنده وهذا هو القول بالإرجاء عنده الذي يرى أن عامة المسلمين عليه منذ زمن بعيد يعني لا يرون إلا هذا الرأي هو الإرجاء فهل هذا هو الصحيح للإرجاء هل هذا هو هذا التعريف هو التعريف الصحيح للإرجاء وأنه لا يكفر حتى لو سجد لفنم هل هذا هو التعريف الصحيح للإرجاء مثلا باطل ولا يقول به أحد ثم أيضا قوله بأن المرجعة هذه الصفاتهم هذا كلام مهو صحيح الإرجاء لا يطلق بهذه الصفة وإذا أطلق ويراد به بكلام الأئمة المتقدمين في عفر أبي حنيفة فينبغي أن يقيد بأبي حنيفة أو بمرجعة الحنفية لأن الحنفية مهم على هذا الإرجاء الذي يقال فيه أنه لا ينفع مع الكفر طاعة ولا يضر ال... لا ينفع مع الكفر طاعة ولا يضر مع الإيمان ما في هذا قول من على قول الجهمية على قول الجهمية مرجئة الجهمية وليس قول الحنفية أو مرجئة أهل الرأي فينبغي أن يعلم هذا والإرجاء أيضا هو على درجات فالأوائل إذا أطلقوا على من كان مع أبي حنيفة لفظ الإرجاء لأنه باعتبار ما وجد في عصرهم وجاء بعد عصور المتقدمين من الإرجاء ما لم يكن في عهدهم كإرجاء الجهمية وإرجاء الكرامية وغيرهم والإرجاء وإرجاء أهل الرأي لهم الفقهاء فالحاصل ليس الإرجاء كله رتبة واحدة فالمتأخرون لا ينبغي لهم أن يطلقوا الإرجاء ويسوقونه مساقا واحدا بل ينبغي فيه التفصيل لماذا؟ لأنه لو بقي الأمر على ما هو عليه في عهد من هم في, في عصر أبي حنيفة ما جاء غير هذا القول في الإرجاء؟ لا ضربناه وقسناه قولا واحدا ضربناه ولكن الحال بخلاف هذا فعندنا من يقول إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقف اعتقاد القلب وقول اللي كان والعمل بالجوارح ويزيد وينقف هذا قول أهل السنة وعندنا قول أهل الرأي أن الإيمان اعتقاد في القلب وقول باللسان والعمل ليس داخلا في أصل داخل الإيمان ولكن هو من سروطه فمن هنا وقع خلاف بين علماء السنة فمن نظر إلى العاقبة والمال الذي ينتهي بنا يرى أننا نحن والحنفية متفقون لماذا؟ لأن الحنفية يسترقون العمل ويرون العاطي معرض للوعيد وتحت الوعيد ويرون ويرجون للطائع كما قال الطحاوي نرجو لمحسنهم ونخافر على متيئهم أو مدربهم كما في الطحاوية فإذا الأعمال عندهم من نظر إلى النتيجة والنهاية على أنها لا بد أن تكون في الإيمان سوى قيل بأنها في أصل الإيمان أو قيل بأنها سر نحن وإياهم متفقون على أن القول الإيمان لا بد معه ماذا من عمل فالنهاية هي هذه فمن نظر إلى هذه الناحية قال ما دامت النتيجة تؤدي إلى هذا فالخلاف ما له طائل ما له ثمرة لبعو ومن نظر إلى أنهم خالفوا صريح النفوث قال لا الخلاف حقيقي لأن الله سبحانه وتعالى قال ليزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا والذين احتدوا جادهم وآتاهم تقواهم وقال صلى الله عليه وسلم أخرجوا يقول الله تعالى أخرجوا من في النار من كان في قلبه ما يزن دينار من إيمان وما كان في قلبه ما يزن لفة دينار من إيمان ومن كان في قلبه ما يزن برح من إيمان وما كان في قلبه ما يزن شعيرة من إيمان ومن كان في قلبه ما يزن ذرّة من إيمان ساع الحافظ من نظر إلى هذه النصوص ونظر إلى دخول الأعمال في مسمى الإيمان في قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ثلاثكم إلى بيت المقجس فسمى الفعل إيمانه وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان دبعون وتبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدنىها إماطة الأبعان الطريق فأدخل العمل في الإيمان في مسمى الإيمان من نظر إلى هذه النصوص قال هؤلاء خالفوا النصوص الصريحة فالخلاف لهم فابن تيمية رحمه الله شنع على مرجأة أهل الرأي في مخالفتهم وتكلم عليهم بكلام طويل والإيمان كله معقود على هذه المسألة له رحمه الله تعالى ولكن لما نظر إلى هذه الناحية إلى هذه النظرة جاء منه هذا القول لأنه لفظي باعتبار النظر إلى المآل والنتيجة وهذا كلام الله وجاهد وحقيقي فكيف قال؟ يعني الذي يبعد عنه أو يفوته هذا المغزأ من خلال شيخ الإسلام يقع يقع في التناقض فهنا بسبب هذا يعني نسد شيخ الإسلام إلى أنه هوا من مسألة الإرجاء كيف رجل عرف بإمامته في السنة والدين والعقيدة ويحارب البداع المخالفة للمنهج الصحيح ويقال هو من الإرجاء اللي يهوم من الإرجاء معناه يهوم من بجعة فهذا لا يقال حق إمام اشتهرت عدالته واستفاضت وعرف لهذا الأمر قال انه يهوم من بجعة الإرجاء وهذا ما جره والله أعلم إليه إلا عدم نظره إلى هذه الزاوية وإلى هذه الناحية ولهذا مسايخنا لما جرتونا الطحاوية وشرحها ذكروا لنا هذا الكلام والشارح تكلم بذكر هذا الكلام ابن أبي العز لما تعقب الطحاوي في الطحاوية دخل مثل هذا الكلام ثم ننتقل ما نطيل هذه القضية مسألة شيخ الإسلام ننتقل إلى مسألة الطحاوية والوصية بها فنحن نسأل من هم اللي أوصوا بالطحاوية درجة بعض أهل السنة المعاطنين من هم الذين أوصوا بالطحاوية وشرحها وإذا عرفناهم ما الهدف من هذا الكتاب بالذات فإذا عرفناه عرفنا علم هؤلاء وبعد نظرهم وسياستهم الحكيمة الشرعية والذي لا ينظر إلى هذه الأمور يفوته من الخير بقدر ما تصر وفاته من النظر فأولا من هم الذين أوصوا بالطحاوية أوصوا بي علماء الإسلام علماءنا أئمة الدعوة الذين لم تعرف الدعوة السلبية في القرون المتأخرة إلا بفضل ثم على أيديهم شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاد إمام هذه الجزيرة الأواب رحمه الله عليه بل إمام العالم الإسلامي في عقيدة السلف بل هو مجدد لعقيدة السلفية بعد شيخ الإسلام بن فإنية رحمه الله عليه سلامدته الذين نشأوا في مدرسته من أبنائه واحفاده وسلامدفم هم الذين درسوا الطحاوية وهم الذين أوصوا بشرب الطحاوية وهم الذين قرّروا الطحاوية قبل أن لا يعرف العقيدة السلفية لا المطريون ولا الشاميون ولا اليمنيون ولا غيرهم ولولا أمن الله علينا بهؤلاء الأئمة ما أدري كيف حالا الآن ولكن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى فأولاد هم أصل السلفية وأعلم الناس في العالم الآن بأدري بالسلفية وأعرف الناس بعقيدة السلف هم الذين أشرفوا على هذا الكتاب وما أشرفوا عليه بلد الرسول عليه عليهم في حلقاتهم نجد. درس عليهم هذا الكتاب في حلقاتهم فهل يا سرى لما درس عليهم وجاءت الكليات والمعاهد وفتحت وقرر فيها ما عرفوا عقيدة السلف وخلافهم مع أهل الرأي في الإيمان وفي مسألة الإرجاء وفات عليهم هذا حتى جاءنا من جاءنا الآن وعرفنا ما شاء الله الطحاوية فيها بلاية من الإرجاء وغيره ما أسهل الدعاوة بلاية, بلاية. بلاية جمع بلية من الإرجاء ذكروا بلية واحدة ولما وقب حمار الشيخ في العقبة ما عد من البلاء شيء قالوا وغيره هل يذكروا؟ والله لأظن جملة هؤلاء ولا أقول الأفراد وأستذني من آتها الله سبحانه وتعالى علما أقول في الجملة أذكر هؤلاء ما يدرون أنه بالإرجاء والإرجاء لأنه نبهه عليه ويمكن غيرها ما يدرون ما هي الأشياء الأقطاء اللي في الطحاوية ويأتي يقول من الإرجاء وغيره أظن لو عرفوا غير الإرجاء والله ما يسكتون لماذا؟ لأن اللي بيد السلاح وآخر وعند السلاحين ثاني ما يفرق يقاتل بالسلاحين جميعا لأنه يحاول تقوية دعوة وتدعيمها فما بتحوى عليهم إلا بالإرجاء وغيره وغيره ما هو غيره؟ نبهنا علماء أنا على هذه الثلاث أو على غيره وهي ثلاث قضايا وقد ثقتها لكم أو بعضكم في مجلس سابق ونبهمها هنا حتى إذا سمعتم من قال فيه بلاء من الإرجاء وغيره كل ما هي غيره قولوا ما هي هذه الأشياء التي تدرج تحت قوله وغيره أو وغيره من الإرجاء وغيره اشتحوا علينا حتى تعرفون بهذا إن شاء الله تعالى ترون أنهم مقلدة يأخذ المتأخر منهم عن اللي تبق وتقدم وأخذ هذا الكلام ويمشي به ويالله اذهب لعي من الارجاء وغيره هذا الارجاء الذي تذكرونه عالجه الشائح وبعض علمائنا ايضا ما سلم به تعقبه فامامنا في هذا العصر بل اماما العصر الشيخ عبد العزيز بن بهز والشيخ ناطر الدين كلاهما يذهبان ويرايان رأي من يقول من العلماء الثلاثيين ان الخلاف حقيقي لماذا لانهم يرون ماذا سرت له لكم انهم خلفوا فريح النقوم وان كان تذكركم في المال والعاقبه مع اهل السنه في استراطه الأعمال وان السالك للعمل عرضه للوعيد ف هذا الامر امر معلوم ومعروف وقد عرفه من قبلنا من قبلنا اباءنا ونحن عرفناه من مسايقنا ولله الحمد ليس بغريب علينا فعلماءنا الى جاءوا لهذه النقطه يبينونها ثم قضيه انهم هل غفلوا عن كتب السنه او عدمت كتب السنة حتى يكون هذا انا اقول ان علماءنا رحمهم الله وحذر من منهم لما نظروا الى الطحاوية وقررت في الجامعات قرأت عليهم يحتجون بها يحتجون بها علاما على الحنفية المتريدية يحتجون بها عليهم فاذا كان الحنفية يرون ان الايمان قول وعمل قول واعتقاد واعتقاد بالقلب وقول باللسان ولا يرون الأعمال فهذا ابن أد العز يغلع مال فيها وناقش الشارح في هذا وإذا كان الطحاوية الحنفية برون كذلك القول بقول أئمتهم فكذلك الطحاوي هنا من أئمتهم فلماذا يخالفون الطحاوي صاحب العقيده ويخالفون ابن عبد العز صاحب الشرح ويدعون انهم حنفيه لان الطحاوي صنف الطحاوي على عقيدة على عقيده ابي حنيفه وجاء وطن... ابن عبد العز وشرحها وبينا اعتقاد ابي حنيفه فيها فاذا جاءنا الحنفيه وقلت لهم هذا كتاب لمحمد بن عبد الوهاب ما قبل هناك فاذا قلت لهم هذا ابن عبد العز وما قادت الفوس حتى كتبت في طبعات بعض المكتبات ابن عبد العز الحنفي ويبما سأل الله ما دم تعتزدون به النحن فيه ومنكم ما يخالب لكن هل تأخذون بكتابه فإذا قيمت أريهم الحجة من أسباع مذهبهم وأعيان مذهبهم بل رؤساء مذهبهم فالطحاوي رأت في مذهب الأحناف رحمه الله تعالى إذا قيل لهم هذا الطحاوي ما تقولون فيه أنتم الآن على عقيدة على عقيدة هي غير عقيدة أبي حنيفة عقيدة أبي منصور الماتوري أكثرها ليس بعقيدة أبي حنيفة يكون هذا أدعى لقبولها ولا لا عند الحنفية هل لا يكون أدعى لقبولها كما أننا نوجينا إلى الأشاعرة وقلنا لهم هذا كتاب الشيخ عن عدوهار أو هذا كتاب الشيخ لإسلام بنتينية هل يقبلون منك؟ ما يقبلون منك؟ يمدحون أحمد ويضمون أتباعه واذا الفرق من أحمد أتباعه؟ فإذا جئت إليهم بقول أبو الحسن الأشعري في الإبانة كان هذا أبلغ في إلزامهم الحجة حينما يقال لهم هذا أبو الحسن أشعري الذي تدعون أنكم على مذهبه هذا كلامه يقول انا على رجعت إلى مذهب الإمام أحمد إبن حنبل وأنا على ما قاله أبو عبد الله أحمد إبن حنبل فهذه عقيدته قالوا لا فأنا أخذ بهذا حينها يكون هذا أبلغ ويعرف أنهم أهل هوى يكون أبلغ في إقامة الحجية ويعلم أنهم أهل هوى ويكون أبو الحسن براء منهم ولا يحل لهم الانتساب إليه لأن أبو الحسن قد رجع وإن كان صادق فليقول بما قال به في, في الإبانة ولهذا أثنى على الإبانة علماء السلف علماء السلفيين قالوا هي في الجملة عقيدة أهل السنة مع ما وقع فيها من بعض الهناس عنده رحمه الله تعالى فشيخ الإسلام بن تيمية يقول عن الأشعرية وعما من قال بكتاب الإبانة منهم الذي صنفه أبو الحسن الأشعري في آخر حياته ولم يأتي بما يخالفه فهو من أهل السنه عندما قال هذا على الاسعري قال واما من قال بكتاب الابانه منهم الذي صنفه ابو الحسن الاشعري في اخر حياته ولم يأتي بما يخالفه او بشيء مما يخالفه فهو من أهل السنه وإن كان مجرد الانتساب إلى الاشعري بذاته هناك فيه من التلبيس على العامه وفعلا أنا سابين هذه الكلمة في مجرد كلمه النسبه الى الاشعري لما فيها من التلبيث. هذا كلام كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في الإبانة قالوا قال ابانا ليس من كتب على هذه الكتاب هذا الكتاب ليس من كتب اهل السنه ما يحل بيعه من بعضهم هذا الكلام انا ما يحل بيع الإبانة. وهذا الكتاب فيه بلايا وليس من كتب اهل السنه وخذ من هذا الكلام هم ما يعرفون ما هذا مالك كتابه فحقيقه الاشعريه اللي الان ينتسبون الى إنما هم على مذهب الراجي قال شيخنا العلامة حجة البلاد الجنوبية في العقيدة السلفية الشيخ محمد بن أحمد الحكمي الشقيق الشيخ حافظ الأكبر لما تأثه عن سبب بقاء الأشاعره على هذا ومع نسبتهم لأبي الحسن الأشعري وأبو الحسن يقول بالإبانة فلماذا بقوا على هذا قال إنه أبا الحسن مر بطورين الأول طور البصرة وهو طور الاعتزال والثاني طور بغداد لما رجع إلى مذهب أهل السنة ومذهب أمام والطور الأول وهو طور الاعتزال مكث فيه فترة معروفة التي هي الأربعين وصنف فيه فلما جاء بغداد ولطي ثلانيث أحمد وتبين له الحق ورجع عنه عن المذهب الأول صنف كتاب الإبانة وقال بمقالته ومن ينكر هذا الأمر من أتباعه فهو مغالق مباهد وإلا ما معنى قوله رحمه الله تعالى إن بما قال به أبو عبد الله الإمام المبجل الإمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن حنب القائلون ما معنى هذا السلام؟ يدل على انه رجع عن شيء قبله ويدل على ان هذا القول هو الاخير ولكن هذه الفترة التي ظهر فيها ابو الحسن چحت الله تعالى وهي فترة بغداس مر فيها اعتهاد لأهل السنة وفعلا صدق بحضره الله وهي مرحلة اعتهاد اللا لفاء ومن من تلاميذ البرغهارى ومن من تلك اللي تشكيه من تلك احمد تلك السلاميذ تلك عند تلك لان ابو الحسن ادرس بعد تلك احمد وتلك تلك الله أدرة البربهاري وقد جاء إليه وقال له لقد صنّتت في الرج على المعتزلة والرد على النصارى والرد على تبا والرد على تبا فما قابل منه رحمه الله وقال لا نعرف إلا ما قاله أبو عبد الله احمد إبن حمد لأنه كان يرى عليه بعض الأخطاء التي بقيت عنده رحمه الله فيقول شيخنا الشيخ محمد يقول في هذا الوقت لما حصلت فضيير على الحنابلة اشتهرت ردود أبي الحسن الأسعري على المعتزلة ونهضهم في هذه الفترة وهذه الفترة هي فترة ماذا فترة رجوعه فأصبح منسوبا إلى من إلى أهل السنة فالذين رجعوا مع أبي الحسن كانوا يتمون أنفسهم ماذا يتمون أنفسهم أهل السنة فاستمر هذا فيهم في أتباعه إلى أن جاء الراضي وكتب كتابه على مذهب أبي الحسن البطري المذهب أبي الحسن الأشعري الذي في البطر البطرة وهو مذهب الاعتذال وجاء من بعد الرادي كلهم على طريقة الرادي فأخذوا بمذهب أبي الحسن الأشعري الأول الذي رجع عنه وهو مذهب أهل البطرة وسموا أنفسهم مستمرون بتفنية أنفسهم بأهل السنة فمن هنا جاء تاريخ رقب أهل السنة في الأشعرية عرفتم وفعلا هذا الكلام فتبعته مع شيخنا بعد أن أعلمني به فوجدت التسلسل في والتاريخ يدل على هذا وما وجدت في فترة قويلة ما يزيل عن قلبي هذا الإشفال حتى سمعتم هذا الرجل فجزاه الله خيرا من هنا جاء الكلام على الأشعرية وتسميتهم أنفسهم بأهل السنا والمباهتون المتأخرون منهم ينكرون رجوع أبي الحسن الأشعري وأنه طنف ماذا فن نفى وهذا مجادله ومباحه مباحثه فيما هو ثابت لا يحتاج إلى اثبات فالحاضر حينما يؤتى الى الاشاعره بكتاب الابانه ليكون أبلغ في الحجه ولا لا مع معرفتها بالخطا الذي وقع فيه ابو الحسن رحمه الله في فساد الافعال في مساله هذا في, في, في كتاب الابانه وفي مواطن في القول في, في باب القدر كما ذكر ذلك لنا شيخنا الآنف الذكر أو ذكر اسمه الشيخ محمد وهو موجود ومعروف أيضا في كتاب الإبانة وقع, وقع عنده رحمه الله تعالى بعض اللبس في مسألة فتاة الأفعال وبقي عنده كذلك بعض اللبس في مسألة إيش القدر في مسألة القدر وإلا فبالجملة كتاب الإبانة يعتبر من كتب السنة بالجملة يعتبر من كتب السنة وإلا لما فرح به أهل السنة واحتفوا به وألزموا الأشاعرة به وأنهم يجب أن يقولوا به لأن أبا الحسن رحمه الله توفي عليه فيأتينا اليوم من يأتينا ويقول هذا الكتاب لا تجرون إن شاء الله الكتاب حققه علماء السنة أظم شيخنا الشيخ حمد الأنصاري لو علم بعض المقالة ستظهر ما تعبنا فيه ولا علق عليه وحقق وكذلك ما كتب في أبا الحسن الأشعري رسالة مستقلة قبعت منذ زمن طويل فما درى أنه سيأتي مثل هؤلاء الذين يأتون بمثل هذه الأمور فالحاطي العلماءنا لما نشروا كتاب الإبانة ودعوا الأشعرية إليه ونشروا كتاب الطحاوية وشرحه حتى يكون أبلغ في الحجة على الحنبية وعلى الحنبية الماتوريدية وعلى الأشعرية الذين هم من المالكية هم عامة المالكية وعامة الشافعية وكذلك حينما يدرس في الجامعات كالجامعة الإسلامية وغيرها جامعة الإمام لأنها أمها ناس أعداد كثر يسد عليها الحنفي فالحنفي يجد هذا حنفي الشارح حنفي وصاحب المتن الماتن وحنفي فكيف الحنف في بلادنا يقالفون هذا القول كذلك الأسعري إذا جاءنا يأتي هنا فتدفع إليه الجامعة الإسلامية وتهدي إليه الإبانة بتحقيق شيخنا الشيخ حمال أن إبانة لأبي الحسن الأشعه فينظر وإذا به رجع إلى مذهب الإمام احمد ينظر قوله في الإبانة لماذا الأشعر يخالفون إمامهم وهذا إمامهم يكون أبلغ وأوقع فهذه الأمور نظر إليها علماؤنا وما نظر إليها جهالنا ففاتتهم فجاءوا بالعجائب هذه مسألة غفلوا أو فرغت عقائد أهل السنة قل ما فرغت ولو أنها فرغت ولو كانوا من المتعصدين لما وجدتهم يدرسون السنة لعبد الله بن أحمد ويدكرونها ويعزون إليها ويحتجون بما فيها من الأثاني ويدكرون فيها من الآثار ولما وجدتهم أيضا يذكرون اللالكائن ولما وجدتهم يذكرون بن بطح ولما وجدتهم يذكرون ويدكرون ويدكرون بل قبل أن توجد هذه الكتب الآن في هذا الأفر القريب الآن قبل أن توجد وتطبع وتحقص كانوا ينقولون عنه بواسطة كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه وكثير من مسائل أحمد ينقلونها من كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله رضوانه عليه فكيف يأتي الإنسان ويتجرع على شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه ويتجرع على علمائنا في هذه البلاد الذين هم بقيت علماء الثلاث ويغفل عن مغازيهم وعن بعد نظرهم والأسباب التي حملتهم ودعتهم إلى مثل هذا الفعل إضافة إلى أن الكتاب جامع لعقيدة أهل السنة هل الطحاوية لا ننسى جامع لعقيدة أهل السنة وان قال غير هدف الياتينا بالبينه االبينه على المدعي فلياتينا بالبينه فنظر فيها عمه هذه عمه الذين شيخ محمد بن ابراهيم و معه هم الذين قرروا مناهج الجامعه الاسلاميه والجامعه جامعه الامام الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عليه ومن معه من عمه الدعوه في عصره الشيخ عبد الله عبد من قبل الشيخ محمد بن عبد لطيف من علماء الدعوه هم الذين قرروا كتاب العقيده الطحاويه الشيخ عبد العزيز بن باز حدث الله من منهم فهل هؤلاء ما يعنقون العقيدة السلفية مر عليهم الطحاوية ثم ما قرأوا الطحاوية هذا تجييل لهم تجييل إما أنهم ما قرأوا الطحاوية وشرحها أو أنهم قرأواها وما عرفوا ماذا فيها من البلعية وكرروها على الناس وفيها هذه الطامات وينصدف الناس كلهم على الإرجاء ما شاء الله تبارك الله شف هذا الأمر الذي خفع لهؤلاء العلماء ولم ينصحوا حتى جاءنا هؤلاء المتأخرون وقالوا بهذه المقالات العجيبة فهذا ما يتعلق لمسألة الإرجاء ومسألة السلام على طبيعة الطحاوية وما الطحاوية وهل هي من كتب المبتدعة أو ليست من كتب المبتدعة عند هؤلاء جرونها من الكتب البدعية التي لا ينبغي أن ينضافيها وإن كان بعضهم يستحيق الله خيرها أو لا. نبدأ الآن النقطة الثانية وفق عامة المسلمين بنهم روافق وفق عامة الناس بنهم روافق تسمعوا يقول في صفحة 95 لا أرجوكم قبل هذه النقطة أبس أضيف كلمة واحدة في الإرجاء كلمة واحدة في الإرجاء له مرجأة الناس عنده تقسيمه للمرجأة إلى ثلاثة أكسام تقسيمه للمرجأة إلى ثلاثة أكسام من هم؟ نحن نعرفهم مرجأة أهل الرأي الحنفية الكرامية الكرامية ال الجهبية فهو عنده مرجأة أهل الرأي هذا واحد والثاني مرجئة الدعاة مرجئة الدعاة مرجئة الدعاة مع وصف الإرجاء يقول في طحيفة واحد التسعين مرجئة الدعاة مرجئة زماننا والمرجئة في زماننا كثير وهم على طلوف الأول مرجئة أهل الرأي وهم كثير كثرة من يستبعون هذا المنهج وهم أكثر طوائف المسلمين عددا وأغلب أهل, أهل المشرق كذلك وقد رأيت رسالة جامعيه لبعض الاعاد جامعيه لبعض الاعاجم في جامعه مصريه ينتشر فيها لها... ينتشر لهذا القدر الحديث الصحيح تسرق امتي على 73 رقم 2 مرجئة الدعاه هذا الطنف الثاني من المرجئه عنده مرجئه الدعاه وهم كثير كثره عامه الشباب هذا كثرة عامه المسلمين وهذا كثره عامه الشباب الذين يحبون امر الدين ولسان حالهم قولت ان السلام في الإيمان قول وعمل وان العمل من الايمان اولى طرف عقلي طرف عقلي ثم جاء بعد أو بعد قائلها من يقول نحن دعاة لا قضاء تشير به إلى بعض الكتاب من الإخوان المسلمين لكن هل هذا ينطبق عليهم أنهم مرجئة؟ هؤلاء الدعاة تنطبق عليهم أنهم مرجئة؟ كثير وكثرت عامة الشباب الذين يحبون أمر الدين ولسان حالهم ما هو ما قالهم؟ ما هو ما قالهم؟ ما ما قالهم؟ لكن لسان حالهم أنهم إن السلام في الإيمان أن الإيمان قول وعمل وأن العمل من الإيمان أو لا ليس من الإيمان سرط عقلي يعني كأنه يريدillingen والعلم عند الله يعني لماذا تشتغلون بهذه المسألة هل القول من الإيمان قال الإيمان قول وعمل أو ليس من قول وعمل يعني هذا لسان حالهم ما طرحوا به لكن لسان حالهم هؤلاء مرجعة ذولة هذا مرجعة الدعاذ من وين فين هذا الاستلاح ومن سين هذا التعريش ومن سبقه الى هذا التعريف توافقون ما أظن طالب علم فظن عن العالم يوافق على هذا التعريف المرجئة أناس معروفون أوصافهم معروفة وعقائدهم معروفة وأصنافهم معروفة نكرنا بعضا منهم فيما تقدم أسمع وبعد ذلك مرجئة العوام السنف الثالث مرجئة العوام العوام مرجئة من هم العوام؟ أكثر عوام المسلمين هل الآن راح أكثر وأكثر ما أدري الآن راح عندنا كثير كثرة من يستدعون وكثير كثرة عامة الشباب وهناك كثير وهم أكثر قوائف المسلمين وهنا أكثر عوام المسلمين في المسلمين هكذا غلب عليهم أن الله رؤوف رحيم وإن لم ندخل الجنة ونحن نصلي ونصوم فمن يدخلها بل بعضهم لا يصلي ولا يصوم ويرتكب الشبائل مع فساج عقيدته ومع ذلك يرجو خيرا كما قال بعض السلف الصالح جمع المؤمن إحسانا وخوفا وجمع المنافق إساءة وأمنة ثم قال وقد قال رسول الله تعزيزا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طنع في جنته أحد ولم يعلم الكافر ما عند الله للرحمة ما قنط من رحمته أحد فالمؤمن ينبغي أن لا يكون رجائه إرجاءا ولكن مع خوف وشفقة ثم بدأ وشفقت من الخاتمة ومن عدم تقبل الأعمال الصالحة ومن الفتن وقد كان رسول وهو الذي غفر له ما تقدم ذنب متأخر يصلي من الليل حتى تتورم قدمه ويبكي حتى يكون لجوفه أزيز كأزيز المرجل وكان أبو بكر من ربقته لا يكاد يسمع الناس فراءته وكان عمر يركب من جل وعلا حتى يسمع بكاء آخر صفوف الصلاة وهكذا كانوا ومن الإرجاء هذا تجرع إرجاء حتى ما يقال أني بترت الكلام أنا أقرأه الآن حتى ما يقال بترته ومن الإرجاء تجرع العامة ما هو إرجاء العوام؟ ما هو إرجاءهم؟ ومن الإرجاء تجرع العامة على ترش الدين ظواهره وشعائره بل وأرسانه وعقائده إذا تركت هذه يا إخوتاه هل هذا إرجاء؟ أم هل هذا كفر؟ هذا كفر فالإنسان رحم الله امرأة عرف قدر نفسه ورحم الله امرأة كما يقول سعيد بن جبير لحصين بن عبد الرحمن انتهى الى ما سمعت فليس قعد وثرتنا من هذه التفصيلات مرزئة العامة والعامة هذا ارجاءهم تجرؤهم على ترك الدين ظواهره الظواهر في الطلوات الخمس وكأداء الزكاة ترى وكالحج يرى وكقول الشهادة والنطق بها يسمع ويرى المتلفظ اذا تكلم وحرك شفتيه كذلك الصدقات فذلك الصيام تظهر عليه شعائره إذا أبطروا وابتمعوا والله أعلم بنيات المخاتلين إذا كذبوا فالله مطلع على ما في قلوبهم ونحن نحكم بما ظهر فهذه هي شعائر الإسلام المحرم محرم والمحلل محلل الحلال الحلال الحرام حرام وغير ذلك من الشعائر, الشعائر التي تظهر تقامة صلوات الجمع والأعياد الاستفقاء والخسوف تحريم الخمر تحريم الزنا هذه الشعائر ظاهرة ما من الإرجاء هذا إرجاء تجرع العامة على ترك الدين ظواهره وشعائره بل وأركانه وعقائده إذا تركت الأركان والعقائد هذا إرجاء ولا هذا كفر هذا كفر ما يقال إرجاء إذا تركت حتى مسألة الترك تحتاج له أيضا تفصيل وكلام في التكثير فيه لكن يقال هذا أيضا يقال هذا الفعل في الكفر ترك الدين أركان الدين وشعائر الدين وعقائد الدين كفر أنه بسوء عليه وسلم يقول أمرك أن أقاتل الناس حتى يقول لا يليل الله ويقيم الصلاة ويؤسي الزكاة الحديث وقال فيه فإن فعلوا ذلك أطلوا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى فإذا تركوا هذه الأمور الظاهرة هذا لم هم مسلمين, مسلمين طبعا عن يكونوا قلة مرجئة إيش هذا الإرجاء ثم يقول فطارت شعائر الكفر تغلب على عامة ميلاد المسلمين كفشو الخمر والتبرج والعكم وترك الصلاة والمجاهرة بترك الصيام هذا هو إرجاء ذا. هذا إرجاء ذا. هذا إما أن يقتل صاحبه ردة وإما يقتل صاحبه حدا ما عدا مسألة الصلاة على خلف فيها معروف بين عمة الإسلام تعرفونه هل هذا هو الإرجاء؟ هذا إرجاء العوام هذا إرجاء العوام خلنا ننتقل بعد ذلك إلى الرفض رفض العوام رفض العوام يقول رواسب عصرنا هل المرجيء تطرنا واسمعوا رواسب عصرنا عصرنا جمع رافضها العوام رافضها والعوام مرجئه والعوام مست... تاركين للشعائر والعوام طلبوا العلم وخذ اسمع الان يقول في صفحه 95 من هذا الكتاب عقيده الحاكم رواسب عصرنا هذا الكتاب ترونه وهذه الصفحه ترونها وهذا العنوان ترونه رواسب عصرنا من هم الروافط عرس لما ملك العبيديون مصر والشام هذا في طفعة 65 لما ملك العبيديون مصر والشام والحجاج مئتي سنة حتى طرى عليهم صلاح الدين الأيوبي سنة 567 رحمه الله طبعا هنا ما في رحمه الله رحمه الله مني أنا نعم يمكن له فيه علة صلاح الدين يمكن أشعري ما يجب الترحم عليه وكانوا روافط لما ملك العبيديون مصر والشام والحجازة مئتي سنة حتى قضى عليهم صلاح الدين الأيوبي سنة خمتمية أو سبعة وستشين وكانوا روافظ يعني العبيديين نسروا مذهبهم الخبيث يعني القول بالرفض ليس في العقول والقلوب فقط بل وفي العادات فلما انقضت دولتهم لم تنقض عاداتهم إلى يومنا هذا يعني الرفض باقي اسمعوا ما هو لم تنقض عاداتهم إلى يومنا هذا في عامة بلاد المسلمين طيب هم ملكوا مفر وشهد لها العامة بلاد المسلمين لعلها انتقلت بالعدوى قال وخد عندك منها عبادة القبور والموالد اللي يعبدون القبور ذلك روافض الذين الكفار فهنا كفار وأنتم تعلمون حضركم الله أن هناك صفات تشترك بين بعض الفرق فالرافضة قبورية ليس كلهم درجة واحدة فيهم اتحابية وهم شرق وفيهم قبورية وفيهم منهم اخف من ذلك بدرجات ولكنهم ضلال صح ولا لا ففي من الصوفيه منهم قبوريون وفي من الصوفيه منهم أهل وحده وجود او بحلول الاتحاد لكن إذا قيل بانهم عباده قبور هذا لا يكون قصاص وهم روافض واذا بقي عندهم اذا سلموا من عباده القبور بقيت عندهم الموالد ذوي روافض هل هؤلاء روافض اهل الموالد روافض طيب من الأشياء اللي اشترك فيها الرافضة والصوفية الموالد أولئك يحتفلون بموالدهم وهؤلاء يحتفلون لم في علاقات كما تعلمون بين الرافضة وبين الصوفية والاشتراك في بعض النقاط فالآن اسمعوا الحكم لا قال وقد عندك منها عبادة القبور والموالد لو كان إلى هنا ممكن نبلعها ونسبت عنها شوية لكن قال ولكن خف منها عند العوام أمر سب الصحابة أمر سب الصحابة فلا يغرنك عدم وجود هذا فيهم يعني عدم وجود السبب فتقول ليسوا منهم فلاهم رافضة أهل الموالد رافضة وأهل القبور رافضة وإن اجتمعت الموالد والقبور فهم رافضتين ممكن. بس مسألة السبب إذا ما وجدك لا تقولهم رافضة لا لا لهم رافضة بس أنت ما تعرفوا شيء رافضة فجاء أنا بسلاحا للرافضة غريبة. إما أن يكون أهل الموالد الصوفية روافض والروافض الحقيقيين أهل القبول روافض وإما أن يكون من بين التقوف وبين الرفض رافضي فهذا ما في سلام وإما أن يذهب السب ويبقى المولد عند السني طبعا منتسب للسنة بمعنى أنه في مقابل الرافض وليس برافضي وبقي عنده المولد فرلالها علامة الرفض من سبب الصحابة إذا وجد المولد فهم رافضة هذا سلامه ما اظن انني تجنيت عليه هذا كلامه فاذا ها في عصرنا سرق واسناء فمنهم الصوفيه صوفيه لحظه نعم بك الله ينعم علينا وعليك اعرف يا المصطلحات هذا مو بكلام الصوفيه صوفيه اسمهم صوفيه خلاص تن صوفيه انعم الله علينا وعليك صوفيه اسمهم المشتهر به او المشتهر المشتهر بي صوفية. ليش تجيبهم مصطلح ثاني يتركب عليهم ولرواثب عصر نافرة وأثنى فمنهم الصوفية الصوفية لا تبضى وصار العافظة يأتي الفرقة تسمى بأجهر شيء عندها الرافض ثم رافضا لرفضهم لخلافة الشيخين ولما عندهم من التب للصحابة وللتكفير وللقول لأن القرآن ناقص وطعنهم في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لكن أشهر ما عندهم هو رفضهم لخلافة وسبهم وتكثيرهم لاستحابة فتموا, فتموا رافضة هذا أشهر ما عندهم تموا به وإلا عندهم أمور كثيرة وافقهم فيها غيرهم الصوفية عندهم أمور كثيرة أشهر ما عندهم القول بالزهد وترك الدنيا بدعوة توكل وهو التواكل ووقعوا في عبادة القبور ووقعوا في وحدة الوجود والقول بالحلول والاتحاد ووقعوا فينا في الأسماء منهم ووقع منهم في التجاههم الى اخره لكن ثموا الصوفية بسبب السبب الذي اشتهر امرهم اول مرة به وانتسبوا اليه وهو التطوف اخذهم لهذا الباب باب العبادة وترك الدنيا والتقلل منها وهم ينسبون انفسهم في هذه النتبة الى الصوف سواء سلمت او لم تتلم هذا سبب تسميتهم بالصوفية اجهر شيء انتشر عنهم او اشتهروا به في مذهبهم ودعوتهم ثموا به فليش تقول الصوفية روافض خلص صوفية هم الصوفية هذا اسمهم ده به والروافض روافض فلابد كل شيء ينزل على ما هو عليه فالروافض في عصرنا كبير ومنهم الصوفية وبدأ يتكلم عليهم ثم يعني الكلام في هذا يقول شف الآن عندنا أيضا مسألة المسألة متى يكون الرجل من أهل السنة متى يكون الرجل أنا حقيقة الكلام يقول أنا أدفر فقط نماذج وإلا هناك بعض إخواننا من طلبة العلم تسبعوا هذا الكتاب بس هذا الكتاب وجاءوا فيه بطوان هذا الكتاب فقط عقيدة بزرعة وبحافة وجاءوا فيه بطامات وعضاء قدق طامات وبلاية من ال ال الكلام الذي سمعتم وغيره ونحن لو قلنا غيره نقوله بالصفحة والسطر والحرم ما نقول فيه قوام من الإرجاء قوام بلاء من الإرجاء وغيره لا لابد نبين غيره الغير ما هو فيه بعض إخواننا تتبع هذا الكتاب وله فيه كتابة المستقلة وأنا سأكتفي بنقاط فقط ظاهرة حتى يعني يستدل بها على صدق ما نقول وإن شاء الله تعالى تظهر هذه الكتابة التي قلتها لكم شوف عبد الله في طحيفة لو متى يكون المرء من أهل السنة متى يكون المرء من أهل السنة لا يكون المرء يقول قال أبو عبد الله هكذا هو لا يكون المرء من أهل السنة حتى ينتهي عن أمور طبعا ذكرها أمور مني ليست من الكتابة وإنما قال عن ونقطتين وذكر أمورا أو ذكر عمرين الأول النظر في البدع مواضعها ودلائلها وكتب أهلها مواضعها ودلائلها وكتب أهلها طيب اللي ينظرها للرد ما يدخل في هذا الإجمال اللي ينظرها ليرد عليها يدخل في هذا الإجمال وإن كان يقول أنا ذكرته أو أترت إليه في موضع هنا يجب أن تذكره هنا يجب أن تذكره ان كان ولا ولابد فيجب. بل يجب, يجب ويتحكم أن تذكره هنا ثم قال اثنين مجانسة أهل البداء ومودتهم ومصاحبتهم وذكرهم بخير ما قدمت خلص أنت إذا جاء لا يكون المرء من أهل السنة حتى ينتهي عنه إذا انتهيت عن هذا الأمر فانت سنة عرفت فانت تمام طيب هل هذا التعريش او هذا الحطر جامع ومانع كما هو طريقة العلماء هل هو جامع ومانع له بجامع وله بمانع بل هذا يدخل فيه كل في ما فلا هو منعا لدخول غيره فيه ولا هو جماعا لجميع افراد أجزائه المراد إدخالها فكيف يقال هذا الكلام لا يكون المرء من أهل السنة حتى ينتهى عن أمرين بس إذا انتهى عن أمرين صار من أهل السنة ثم اسمع قالوا هذا هو إجماع أهل السنة أكبر يعني الأول كبير والثاني أكبر منه ادعال الإجماع على هذا الأمر الذي لم نسمع به من قبل عجيب ثم يقول هذا هو إجماع أهل السنة تكتروا على تفصيله وتطويل في كتابه الكبير إزالة النقر عن الهجرة يستر الله أمره فإن قوما من جهلة أهل زماننا فتنوا بدعوة تقريب والتجمع وباتوا يكذبون هجران أهل زدع المعاطي وكتبهم ومجالسهم إلى آخره ثم ذكر الأمر أمرا آخر وهو شرعية محرفة عن فهم سقيم لحديث لا يحل الامرئين أن يهجر أقار فوق ثلاثة يعني الذي حملهم على هذا هذا الأمر الأمر التجميع وكذا هي الشرعية المحرفة لحديث لفهم عن فهم سقيم لحديث لا يحل الامريئين أن يهجر أقام فوق ثلاثة ونحو ذلك ونسوا أمر رسول الله سلم بهجر بهجرة الثلاثة الذين خلفوا فوق ذلك وأمر عمر رضي الله عنه بهجرة صبيغ أو بهجر صبيغ سنة حتى صدق في توبته وهذا كما قلت إجماع في كل عصور المسلمين للمتأخرين الذين جمعوا جهلا وجرأة على جهلا وجراءة على الشرع هكذا يقول اثنين عقلية مخرفة الأمر الثاني اللي أوصعنا في هذه الأشياء في مخالفة الإجماع هذه الدعوة الثانية لماذا خالفنا الإجماع الدعوة الأولى شرعية محرفة والثانية عقلية مخرفة المخ... قال عقلية مخرفة لأن النظر في البدع والتعمق والاستفادة من كتب أهلها ضرورة عندهم حتى صار أئمة أهل البدع يطلق عليهم, عليهم السمي بزعمه يعني أنا الآن أقول لكم سني إذا قلت على ابن حجر الإمام نبت بسمي سمي بزعمه وأنا أقول إمام ابن حجر أقول الإمام الزهبي أقول الإمام الطحاوي إذا أطلقت هذا الكلام أنا ما نبسني سمي في زعمي ولا عنده ما نبسني الظاهر هذا ظهر العبارة يقول عقلية مخرفة لأن النظر في البداع والتعمق والاستفادة من كتب أهلها ضرورة عندهم إيه والله إذا كان العلم فيها ووجب فيها الخطأ لا شك أنه ضرورة لا شك أنه ضرورة نستفيد منها وننبه على الخطأ فنحن إن علمنا وجب علينا أن نبين لغيرنا وإن كان الكتاب منتشرا يعم الانتفاع به بين الناس فيتأكد أن يعلق عليه لأن الناس يكثر أخذوا منه ورجعهم إليه فيتأكد أن يعلق عليه كما فعل شيخنا الشيخ عبد العجل في فتح البال لأن فتح البال لاغنا لطالب علم عنه ففعل هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوثقه وأن يلهمه وأن يسر له الطريق فيكمل تعليقه عليه نسأل الله أن يمتع في عمره وأن يسر له الأمر وأن يهيئ له الأتباب وأن يقوس عزيمته ويقبل عليه بالاجتهاد والنتاق حتى يعلق على هذا الكتاب فيكمله للمسلمين لما رأى هذا الشيخ عبد العزيز حذره الله احتياج الناس إلى الفتح لا يستغني عن طالب علم قام سألق عليه ولكن القطع بسبب ما تعرفونه من كثرة مشاقل يحفظه الله إذن لأن الاستفادة عندهم من كتب أهلها ضرورة عندهم حتى طار أئمة أهل البدع يطلق عليه مسلني بزعمه, بزعمه هو سني ولا عنده ما هو سني شف علامة تعجل بزعمه لقب الإمام ما يصح أن تطلق عليه الإمام ويردفه رحمه الله ترون عنها الآن إذا ترحم ليس بسني ولا لا إذا ترحمه سن عنده إلا لا إذا ترحم ليس بسن ونأقول الحافظ رحمه الله والطحاوي رحمه الله وابن أبي العز رحمه الله على رغم أن في لم يرضى وإن شاء الله أننا تابعون لأئمتنا في هذا رضي من رضي وصخط من صخط فنحن بإذن الله على مجهب أهل السنة وأئمة أهل السنة هم أئمة الدعوة الإصلاعية السجدية للبلاد وما سمعنا عنهم من هذا السلام ولا عرفوه ولا جاءون به ولا علمونا إياه هذا إذن الآن ترون منه مسألة الترحم على أهل البدع منافية للسنية إذا قلت رحمه الله فلسه بسنية أنت زاعم منتحد للسنية منتحد للسنية وأنا أقول يعني هنا الآن هو ذكر عن فعيد بن جبير فعيد بن جبير قصته لما ذكر الكلام على أهل أهل الإرجاع وذكر طالق بن ونهي سعيد بن جبير سنقرأ عبارته في الإرجاء شف. شف هذا سعيد بن جبير في الإرجاء احتج بكلامه وسعيد بن جبير أنكر عليه علماء السنة قولوا هو مجتهب أنكروا عليه الخروج وقالوا هو مجتهب رحمه الله تعالى وهو عندها الخروش إما أن يكون من مذهب أهل السنة أنا أسأله إما أن يكون مذهب أهل السنة وإما من مذهب أهل الجزء فإما أن يكون سعيد سنيا فيصح أن ينقل عاني وإما أن يكون بدعيا ولا يصح أن ينقل عاني وأنا أقول إن أئمة السنة وعلى رأس من شيخ الإسلام بن سينية ذكروا هذا عن سعيد بن جبير وترحموا عليه وقالوا يغذر الله لا واجتهد فأخطأ وهذا خلاف منهجه أهل السنة واستقر إجمع أهل السنة على عدم الخروش وإن كان وجد قول, إلى قول سعيد وسعيد هذا في زعله رحمة الله ورضوانه عليه خلاف ظاهر الأحاديث ولكننا ما نعتقد فيه سبقه ويقيمه وإخلافه وحبه للسنة ولكنه اجتهد فأخطأ وهكذا أئمة الإسلام تقع لهم بعض الهناس المعروف بالإمامة والسنية والالتزام بالعقيدة الصريحة والدعوة إليها والنطرة لها ولكن ما يخرجهم عن هذا لأن عرفنا سلامة منهجهم فإذا وقع عندهم الخطأ يغتذر ويغتذر لهم لأن أصلهم الذي نشأوا منهم هو أصل الم ما هو الخوارج سعيد بن جبير ما قرج على أصل الخوارج بناء على الخوارج فإنما جسي هذا منه رحمه الله تعالى وهو الإمام التابعي المشهور العلم إمام تكتشير رحمة الله ورغوانه عليه فنقول لها الآن أخذ برأي هذا الفعل الذي فعله سعيد بن جبير خلاف السنة خلاف قبل أن يستقر الإجماع أهل السنة فيقول لي ربما يقول لي قائل لم يصل إلى الآن مجتمع أمر أهل السنة لم يجمع على هذا أقول له ولو قلنا بأنه قبل إجماع أهل السنة أو قبل استقرار رأي أهل السنة على عدم الخروج أقول له إنه خلاف النفس فعل سعيد بن جبيان رضي الله عنه لكنه مجتهد في هذا وهو إمام ويحتج به وهنا هو احتج به وكيف يكون سني وهو لا يزال يأخذ عن هؤلاء إما يسعى نحن ويه سوى ولا نخرج حن ويه سوى أو يخرج هو ولا بد ونبقى نحن بإذن الله تعالى لأن أصولهم الطاربة التي بنى عليها أما أهل السنة فأصولهم ما تضطرب بإذن الله هذا موطن الذي ذكرناه رواصف عطرنا مرجئه جناننا خذ من هالقديم هذا او ان هذا يكفي لكن ساشير اشاره الى موطن واحد من من التحامله على مثل الحجر حين الله نعم 27 17 قبل هذا 27 و 217 يقول في 27 28 شوف نعم قول في الأشعرية والجهنية أنت تتوقف نعم في الفصل الأول أهل السنة كما ترون الفصل الأول أهل السنة 207 يقول فيه على مسألة الجهنية يقول ما يحصن التنبيه إليه عليه مما يحسن التنبيه عليه والتنويه بشأنها هنا أمور الأول أن تفرط المسلمين إلى فرق حق واقع في كل زمان ومكان وليس هو تاريخا يقرأ فقط بل الفرق هي هي بل الفرق هي هي نعم قد تتغير أسماؤها باختلاف الزمان أو المكان لكن الحقيقة واحدة لا تتغير في أصلها فالجهمية قد تظهر بسم الأشعرية أو الشرعية أو الشرعية الشرعية الدولية ولو باسم الأشعرية أو الشرعية أو الماتوريبية وغير ذلك وكذلك الخوارج باسم القرآنية أو جماعة المسلمين والمرجعة وكثرة الأسماء للفرقة الواحدة داء قديم له أسبابه فلا يلتبث عليك إلى آخر ما قال إذن الجهمية تظهر باسم ماذا الأشعرية الأشعرية عرفناها وهذا القول قد قال في بعض السلف أن الأشعرية الجهمية فرع من الجهمية والما تريدية لكن الشرعية وش معنى الشرعية انا ما فهمت وش معنى الشرعية ما تمعت بفرقة اسمها الشرعية ما تمعت فإن كان هناك فرقة اسمها الشرعية فأنا أقف عند هذا ثم يقول في 14 أظن 217 أظن نعم. وسبق في مقال أبو زرعة رحمه الله المري في زنديق وسبق في البابين الأول و السapan بيادة وكن على ذكر من أن الأشعرية و الماتوريدية والمعتزلة من فراق الجهمية وكن على ذكر من أن الأشعرية و الماتوريدية و من فراق الجهمية ويقول إن الجهمية في موطن هنا أيضا في نفس الموطن هذا في معتزلة 217 والموطن الذي سبق قال هنا في الجهمية قال علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة ونابثة وعلامة الزنادق تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار إلى آخره ثم قال وقال أبو حاتم أدرتنا العلماء في جميع الأنصار فكان من مذهبهم القرآن سلام الله غير مخلوق وأن الله عز وجل على عصبائهم من خلقه إلى آخره أحاط بكل شيء علما ليس كمثل شيء ومستمع والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصار اتكلم ليس والله تبارك وتعالى في الاخره يراه اهل الجنه بافطارهم ويسمعون كلامه كيف صح وان الجاهليه في اخر الكلام يختم فيقول ماذا وكن على معرفاها وكن على ذكر من ان الاشعريه وكن على ذكر من ان الاسعديه وما تريديه والمعتزله انفراق الجاهنيه فالحكم هو الحكم الذي سبق وإلا هذا الذي يفهم من نصه كله فعليه أن يذكر التفطيل وإلا فالحكم هو واحد كن على ذكر أن الأشعرية جهمية والجهمية قد تبق حكمهم قبل هذه الطرحة الجهمية فيما تقت أهل السنة كفار طيب الجهمية من هم الكفار الجهمية النفات الجهمية الآن انا في أول أمري قبل سنوات ما كنت أعرف الجهمية إلا أنهم كفار ما أعرف التفريق أن الجهمية المعتدلة من سبق الجهمية والأسعرية مزرق الجهنية حتى قرأت في كتب شيخ الإسلام على شيوخنا فوجدناه يسمي الأسعرية بجهنية ينقل سلام الثلاث ويسمي المعتزل بالجهنية ثم بعد ذلك سمعت كلام الأعراب في قصة ألا إن جهمن شافر بان كفره وذكر مذهب جهن ومن قال يوما قول جهن فقد, فقد شفر لقد ظل جهن حين سمى إلهه أه أه لقد ظل جهن حين سمى إلهه سميعا بلا سمعا بلا بصيرا بلا بصر كيف هنا يصفه يسميه وينفصفه وهذا قول جهم ونحن نعرف ان الجهمية ينفون الاسماء وصففاته فعرفنا من علمائنا شوف هذا اضرب لكم مثال بنفسي انا ان الانسان اذا استقلنا وقرأ في الكتب من غير ان يقرأ على العلماء يقع في الظلال ويقع في حيرة فكيف نحن عرفنا من علمائنا ان الجهمية هم اللي ينفون الاسماء وصففاته والمعتز لهم الifتتون الاسماء وينفؤن وهنا هذا الرجل يقول عن جهما انه يدبت الاسماء وينفؤن كيف يكون هذا وجدنا العلم انا جهما له قولo بهذا و له قولi بهذا فالنذين اخذوا القول الاول وهو النفي المطلق هم الجهما الاحظة هم الجهما الاحظة ان جهما له مذهبان القول الاول بنفي الاحظماء ا احتفاف فعلى هذا القول الجهماض ظلان لأنهم كما قال نعيم بن حماد الخزاعي إنما ربك الجهمية أن تقول لا إله يعبد والجهمي معطلة الجهمية هؤلاء يعبدون عدما والمشبهة يعبدون فنبا فالجهمية النفاة المحظة هم الذين تفطرهم السلس هم الذين نفعوا الأسماء والصفات ويلزم من هذا القول بالعدم ما في إله وكما قيل لبعضهم أين إلهك في السماء قال لا في الأرض قال لا قال, قال أين هو قال إن شي تنقل هو هذا الهواء الذي يتودد في الفضاء فمش يكون العرب خيرا من الجهمية كما يقول بالقيم في مواضع لأنهم عارفوا الله سبحانه وتعالى وان كان كفروا لكنهم عارفوا فهؤلاء حتى المعرفة للرد باسماء والصفات من عندهم فالجهمية المحظة هؤلاء هم وهم الذين اشتهروا باسم الجهمية وأما المعتزلة فأخذوا برأي جهم والجعج بن جرهب هم أتباع من المعتزلة أتباع عمر بن عبيد اسمه واصل بن عطا واصل أخذ مقالته من الجعج وأخذها عن عن, عن, عن, عن جهن بن قفوة وهؤلاء كلامهم معروف لكن المعتزلة جاءت وخالفت الجهنية المحظة فأثبتت فقط الأسماء لأنه لا يمكن أن يأتي معبود ولا يوجد له سم أو ليس له سم وإن كان نفوا اصفات فهؤلاء انتسبوا اله من انتسبوا اليه وفرقتهم او فعلهم هذا يوافق فعل الجهمية المحضة من جانبه ونفي ماذا نفي اصفاد فلهذا كانوا فرعا عن الجهمية فعلهم في نفي اصفاد يوافق فعل الجهمية المحضة اتباع جهم في نفي اصفاد ويخالفهم في ماذا في اثبات الاسماء فلهذا الذين يلحقونهم بالجهمية يلحقونهم من باب اصتراكهم ونعم بلاسماء اصفاد ينفي الاسمати والذين يفرقون بينهم يجعلونهم على هذه الشاكلة فجهم له هذا وله هذا فالجهمية حين يقال كلهم على هذه الطريقة ما هو صحيح الجهمية المحظة هي التي كفرها الثلاث وهي التي قال جبن القيم ما تعرفونه في نونيته وأنهم كفرهم كم خمسمائة عالم فقال ولقد تقلد كفرهم خمسون في عجل من العلماء في البلداني هؤلاء هم الجهمية المحظة وأما والما والماتوريدية وهؤلاء فهؤلاء ان سموا جهمية فهم بالنسبة الى نحية خاصة نظرة خاصة في مسألة اصطفات من حيث التأويل وتعطيل اصطفات الى نظر اليهم من هذا الباب فهم في مآلهم ونتيجة حالهم مثل ماذا مثل الجهمية فقيل فيهم الجهمية الاناث والأولئة الجهمية الذكور يعني المعتزلة وهكذا جاءت عبارة الثلاث لكن عدم معرفة هذا الامر جعل الحكم حكما واحدا فالجهمية في عطرنا لهم أسماق ولهم خرق ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا وكن على ذكر من أن, أن الجهمية كفار بعد أن قدم الحكم جاء بعد ذلك وذكر هذا السلام شوف الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يدفر أن الأشاعرة أنهم قريبون إلى أهل السنة يدفر أنهم قريبون إلى أهل السنة مع أنه خاض نعم حربا شعواء حربا ضروس وما قام الحرب إلا بينه وبين الأشعرية ودرس عرض العقل والنقص كله على الأشعرية ومع هذا ما قل بهذا الحول الذي نسمعه الآن ونرىها الآن بقي عندنا أحب أن أختم بها السلام هي مسألة مسألة تجنيس على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مسألة النجول ذكر في حديث النجول وسترون إن شاء الله الآن ذكر في هذا القول ينقل عن ذن حجر شيئا لم يقل به تعرفون ان شاء الله بهذا يعني اما انه ينقل ولا يفرق او انه سأتيه الغفلة ولا يراجع ما يفكر شف شف قال في مسألة حديث النجول الفطل الثاني النجول كما ترون رفحة مئة وثلاثين قال الحديث النجول وهو الحديث المتواتر عن رسول الله, الله سلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة الحديث والابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه مجلدة منشورة تمام المهم الكلام فيه هذا يقول أمرنا هو عند بالحجر شف قال أبو زرعة, زرعة الأخبار التي عرثوا لله صلى الله عليه وسلم هذا في سنة ثلاثين الأخبار التي عرثوا لله صلى الله عليه وسلم في الرؤية والصورة والنزول ونحو هذه الأخبار المعتقد من هذه الأخبار مراد النبي صلى الله عليه وسلم وستسلم بها حدثني أبو موسى الأنصاري قال قال السكيان ابن عينا ما وصف الله تبارك وتعالى به في كتابه فقراءته تفسيره ليس لأحد أن يفسله إلا الله وأما الأشعرية حال بيت القصيد 101 سنفي قال وأما الأشعرية وغيرهم فقد أنكروا ذلك يعني مسألة النزول وفاة الفعلية هذا أمر معروف عن أسعارية وكلام الحق لكن المهم هو الذي ستسمعونه قال أنكروا ذلك وقالوا هو تجسيم قال ابن حجر في شرح البخاري بين مطتين جملة معترضة يسر الله من أهل السنة من يشرحه قال ابن حجر في شرح البخاري جملة معترضة يعني عن البخاري يسر الله من أهل السنة من يشرحه شرح هذا ما يعني نحتاج فتحا بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح لا الهجرة ما انقطعت الى الفتح نعم اذا قال هذا لا نتعلى على الله قد يأتي الله أعلم ولكن الذي بين ايدينا كل الناس عيالا على الفتح في بالذات في شروح الحديث في حديث الصحيح وما هو مخرج في السنن الاخرى وأصله في الصحيح مرجعه من الفتح قال قال, قال ابن الحجر في شرح البخاري يستر الله من أهل السنة من يشرحه قوله ينزل ربنا أنكر ذلك الجمهور هذا قول ابن الحجر أنكر ذلك الجمهور شيخنا الشيخ عبد العزيز علق عليه في نتفته قال ان المراد بالجمهور عند الحافظ جمهور المتكلمين أما أهل السنة فليتبتون النجول وعلق على هذا ترون في التعليق قال قال قوله ينزل ربنا أنكر ذلك الجمهور هذا كلام الحاغر لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى الله عن ذلك يتعجب من هذا الكلام ويحقنه وقال قوم بتأويلها يعني بصفة النجول وبه أقول فقوله ينزل راجع إلى أسعاده أو ملك من الملائكة به أقول من تفهمون هذا الكلام كلام من قوله وبه أقول قول من قول بن حجر طيب اسمعوا هذا الثالث قوله هذه عبارته تمام. نعيد العبارة يقول قال ابن حجر قال ابن حجر شف قال ابن حجر في شرح البخاري قوله ينزل ربنا أنكر ذلك قوله ينزل ربنا أنكر ذلك الجمهور وسبق القول استنبيه على مراده بالجمهور لأن القول بذلك يفضي إلى استحيذ تعالى الله عن ذلك وقال قوم بتأويلها وبه أقول فقوله ينزل طاجع إلى أفعاله أو ملك من الملائكة هذا كلام قوله وبه أقول يكون قول بالحجر ألا لا قول بالحجر اسمعوا قول بالحجر مم. مم. اسمعوا من هنا بدأ الشرح من هنا قال الحافظ سأقرأ عليكم وسرون فين قوله هو به أقول قال الحافظ رحمه الله قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا استدل به من أثبت الجهة وقال هي جهة العلو وأنكر ذلك الجمهور قال شيخنا الشيخ بن باز حبيب الله معلقا على هذه العبارة مراده بالجمهور جمهور أهل الكلام وأما أهل السنة هذا في الفرش الطبعة الجديدة التي رقمها وأبوابها محمد عبد الباقي طبعة الكتب العلمية بيروت سنة طبع الأولى 410 في صحيحة 37 سبع 37 قوله المراد بالجمهور جمهور أهل الكلام وأما أهل السنة وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان فإنهم يثبتون لله الجهة وهي جهة العلوم ويؤمنون بأنه سبحانه فوق العرش بلا تمثيل ولا تكييف والأدلة على ذلك ما الكتاب والسنة أثر ممن أثمن أن تحطر فتنبه واحذر هنا الكلام إذا جاء الداعي له هذا سلام أهل العلم يتكلمون فتنبه احنا هذا العب... هذه العباره قال لان القول بذلك يضري إلى التحيز شوف هذا جاء بهذا الجزء قال انكر ذلك اثبت الدل الذي من اثبت الجهه وقال هي جهه العلل وانكر ذلك الجمهور لان القول بذلك يضري إلى التحيز تمام تعالى الله تع... تعالى الله عن ذلك هنا انظر معي تعالى الله عن ذلك ماشي وتعدى وقال قوم بتاويلها انظر ماذا بين قوله تعالى الله عن ذلك وبين قوله وقال قوم بتاويلها وهل القول هو قول ابن حجر ولا لا انظر وقد اختلف في معنى النزول على اقوال هل هو الموضوع كله مطوي واختلف في معنى النزول على اقوال فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهه تعالى الله عن قولهم هذا المذهب الثاني ولا لا لا الثالث اول شيء هناك ما استدل بهت العلو والجمهور انكره وهؤلاء المشبهة منهم من, من حمل على ظاهر الحقيقة وهم مشبهة الله عن قولهم ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة لهم الخوارد المعتزلة وهم ومكابرة والعجب أنهم أولوا ما في القرآن من نحو ذلك وأنكروا ما في الحديث إما جهلا وإما عنادا ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال منذها لله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف حتى بن حجم قول السلف ولا لا وهم جمهور السلف ونقله البيهقي وغيره عن الألم الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليس وغيرهم ومنهم من أوله الآن هذا مذهب المستقل ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف ومنهم من فصل بينما يكون تأويله قريبا مستعملا في كلام العرب وبينما يكون بعيدا مهجورا فأول في بعض وفوى وفي بعض وهو منطول عن مالك وجزم به من المتأخرين ابن دقيق قال البيهقي وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يريد ذلك عن الصادق فيطار إليه ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن السؤول المعين غير واجب فحينئذ التفويض أسلم وسيأتي مزيد بص في ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله وقال ابن العربي وقال ابن العربي حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث وعن السلف امرارها هذا بالإجمال الآن جم... أجمل التفصيل ابن العربي كله بكلامه بالعربي لخصه قال وقال ابن العربي حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث وعن افتلف إمرارها وعن قول تأويله وبه أقول فالقول لمن؟ مم. القول لابن العربي ليس لابن الحجر القول لابن العربي لخص ابن الحجر أول شيء ابن الحجر أفرد كلام الأئمة الفرق وجاء بكلام أهل السنة ثم بعد ذلك جاء ولخص هذا كله في ثلاثة مذاهب الجملة فأثبت مذهب الذين ردوا عموما وأثبت مذهب الذين أثبتوا ثم جاء بقول المؤولين قال ابن العربي وبه أقول تمام فإذا القول قول ابن العربي ألا قول الحافظ هذا قول ابن العربي فكذلك ينتبه إلى الحافظ هذا بالإضافة إلى طي هذه الأشياء التي سبق ذكرها كلها فأنتم الآن ترون وأكتفي بهذا القدر ولعل ما تتبعه أو ذكره بعض إخواننا يخرج إن شاء الله تعالى وترون فيه الاستقفاء وإنما قصدت من هذا التنبيه وأعود وأذكر أقول إننا نبرأ إلى الله من مثل هذا المنهج ومن وقع فيه جهلا فإن له علينا النصر ومن وقع فيه مكابرة واستمر فيه فإنا براء منه ومما عليه وهذا ما أنا عليه وعليه عامه مشايقنا في المدينه بل جميع شيوخنا في المدينه الذين تعرفونهم شيخنا الشيخ ربيع شيخنا الشيخ صالح شيخنا الشيخ محمد امان شيخ الجميع والشيخ صالح السحيمي الشيخ علي بن ناصر الفطيمي وشيوخنا الشيخ, الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن ما يقولون بهذه الاشياء عبد المحسن العباد عبد المحسن العباد وابن الشيخ عبد الرزاق كلهم لا يقولون بهذه المقالات فاما الاشياخ الذين ذكرتهم لكم اولا وهم تعرفونهم الشيخ ربيع الشيخ محمد امان والشيخ فالح والشيخ عبيد الجابري والشيخ علي بن ناط الفقيمي والشيخ فالح السحيمي فأنا أعرفهم وأنا أقول نبرأ إلى الله من هذا الكلام ونبرأ إلى الله ممن ينسبه إلينا أو قد ينسب صاحبه إلينا ما دام عليه وعلى هذه الطريقة حتى يعرف أننا لا نوافقهم وإنما طريقتنا طريقة علمائنا والشيخ طالح العبود والشيخ عبد المحتل العباد من رؤوس المشايق في المدينة وكلهم ينكرون هذه الأشياء بالذات المشاكل الذين ذكرتم لكم أولا لأن هؤلاء يترددون عليهم الشيخ ناق ربيع الشيخ محمد أمان الشيخ فالح الشيخ فالح العبود ربما يكانوا يزورونه الآن ما أدري الشيخ فالح السحيني الشيخ عبيد الجابري هؤلاء بالذات هؤلاء بالذات هم الذين ينسب إليهم هذا السلام لأن هؤلاء تلامذتهم وبسبب أنهم يأتون ويذهبون إلينا ينسب هذا السلام أو أننا نقول بمثل ما يقول هؤلاء أو بما يقول به هؤلاء فأنا أقول لكم إن مشايقنا يبرؤون إلى الله من هذا السلام ومستمرون في المناطحة من فترة طويلة وإلى عهد قريب فلما رأوا الأمر وصل إلى ما وصل إليه بدأوا يتكلمون فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم وجميع إخواننا وأن يسلك بنا وبكم وبهم كل خير وأن يجنبنا وإياكم طرق أو طرق كل شر وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد التعقيد بس لا يفوتني وهو مسألة وقوعه في العلماء مسيثه هذا الأمر أمر عظيم جدا وهو النسبة لهؤلاء العلماء أنهم وقعوا في المنكرات والمعاصي والمحرمات وتجرؤوا على استحلال بعض البلايا والطوام هذا سنذكره إن شاء الله تعالى هنا من كتابي هذا وحتى يعلم أنه في هذا الكتاب له نظائر ومواطن اسمعوه هنا قال في مسألة مسألة تجرع العامة على وقوع بعض المنكرات قال في أول الكلام في صفحة ثلاثة أما بعد فقد وقع الناس ولا أحاشي أحدا إلا كما قال الله تعالى قطفا عن نبيه داود إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم شف إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم الى هنا ماشي الحال الاستثناء على بابه استثناء جزاها الله خير لكن الاستثناء هذا لا قيمة له لانه جاء ونسف الاستثناء فقال طالحهم وفاسقهم عالمهم وجاهلهم من يعرف بالسنة او يدعو الى البدعة وقعوا في بليتين وثالثة البليتين التي لا بد منها هي الظلال المبين والظلام العميم شف عالمهم وجاهلهم ساهي ومن يصالحهم ومن يعرف بالسنه او يدعيها حتى بيعرف بالسنه من يعرف بالسنه والعلم وقعوا في بليتين وثالثه البليتين هي الضلال العظيم الضلال المبين والضلال من علي فاولى البلايا انهم ظنوا شوف من نسب إلى السنه ومن نسب الى العلم العالم والمنسوب الى السنه ماذا ظنوا أن كل من نسب إلى العلم فهو الايمان العلامة الذي يمحو العلم سيئاته بل عوراته بل ذيقه عن الدين أو ضلاله عن السنة هذا يقول حالب ونسوا ونسو تحذير رسول الله صل... ونسوا تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل منافق العلم المسان وأن علماء اليهود في المسلمين منهم شبه كما ذكر عن ستيان بن علينا رحمه الله في آية المغضوب عليهم والضالين قال من فسد من علماء نفسه في شبه من اليهود ومن فسد من العباد نفسه في من النصار شبه قال تتبع كل ناعف وقالوا حطها في رقبة عالم وطلع ثالث وقد قال الله صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيدا فإنه إن سيدا فقد أفضل ربكم عز وجل فإن كنت تبع مبتدعا بأنه الإمام نقاط الإمام الحافظ او ربما يريد به الإسم الله أعلم إما يريد به ما يطابق او يرادف كالحافظ أو يريد به الإسم الله أعلم عاد ما نحكم عليه فقد رضيته إمامك في الدنيا إذا وصفت مبتدع بالإمام فقد رضيته إمامك في الدنيا فهل ترضاه لدينك يوما ندعو كل اناس بإيمانهم طيب ذا إيمانهم بالكفر والضلاله انت ما اتخذت إيمانا بالضلاله انت أخذت عنه علمه إيمانا بالتجاح والتعديل إيمانا في الشرائع في المصطلح إيمانا في كلامه أخذت عنه بدعته أي نعم ثم قال فتضل الناس ضلالا مبينا في الدين والدنيا معا شوف هؤلاء ذكره عالمهم وجاهلهم صالحهم وفاسقهم من يعرف بالسنه أو قال فظل الناس بلالا مبينا في الدين والدنيا معا حتى عبدوا القبوغ واستحلوا تبرج النساء وكفروا أهل السنة وكفروا أهل السنة وحتى من نسب إلى العلم حتى مرة ثانية حتى من إلى العلم وكان في باطن أمره من أهل السنة نافق أو داهن أو جبن أو زل فلم يعرف الناس منه في هذا شيء فأي صلاح على هذا وش بقيله وش بقيله فيها الاستثناء وش بقيله فيها الاستثناء ما بقى شيء وهذا الاستثناء وجوده من اللغة ومن اللغو لا مكان له لأنه يقول شف يقول طالحهم وفاتقهم وعالمهم وجاهلهم من يعرف بالسنة وأنتم تعرفون أن من من أدوات العموم من يعرف بالسنة فإذا جاء من بعد هذا الاستثناء عاجحة الاستثناء ما يحصل الاستثناء فالحمد لله تندن بعض العربية ما هو من آباءنا وأجدادنا يتنططون العربية الفصيحة ويعرفون قواعدها لكن تعلمنا منها من هنا من ألفاظ العموم موصولة لها العموم فإذا جاء هذا العموم بعد الاستثناء انتهى معك في الاستثناء كل من يعرف بالسنة جاءوا والآب جاء مرة أخرى وحتى من ينسب إلى العلم يؤكده إما نافق وإما داها وإما جبن وإما زل فلم يعرف الناس منه في هذا شيء يعني في مسألة الإنكار فأي صلاح على هذا هذا هذا هذا هذا أمر أمر امر عظيم في الحقيقه أمر والله انه يشيب له الراس وهنا اسمع كلام النحو هذا في كتابه الجامع على في في, في على حب العلم هذا عنده لابن الهلال الحسكي نجمع والخطيب البغدادي ابن عساكر بن الجوجي اولا حتى ينتهي من النظر في كتب اهل البدع وضواطن البدعه والنظر في كتب اهلها هو يقول ابن عساكر جهلي الجن في تعليقاته وابن الجوزي جهمي جلب لماذا ينتهي إذا كان يطبق هذا أهل السنة نهو حتى لا تشاد أو لا يشاد بذكر المبتدعة فهو لماذا يختصر لما كتبه لماذا يختصرها ما لهذا عيون الحمد في كتب أهل السنة وقال في كتب أهل السنة غنية ما دام ذولة جهمية أجلات أو جلدة فالحاطل اسمع يقول عند حديث حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم يكب القرآن من العلوم احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس هذا في كتاب اسمه كتاب ابن الخطيب الخطيب الحث على حفظ الحث على حفظ الحديث الحث على حفظ الحديث من كتابي الجامع لاخلاق الراوي والتقي المتفق جمعها جعلها في هذا الموضع الحث على حفظ الحديث فقال تحت عنوان حفظ حديث رسول الله 75 صفحه 75 في هذا الكتاب الموثق بالجامع في حفظ الحث على حفظ العلم قال في 75 ثم الذي يتل القرآن من العلوم أحاديث وثلث وثلث وثلثه فيجب على في الناس قلبها إذ كانت أس الشريعة وقاعدتها قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال ما ينتق عن الهوى ثم ساق حديثا وبشى الحاصل هذا التعليق في 75 وله صلة بالتعليق رقم 16 رقم 16 في صفحة 73 واستمر التعليق من آخر 73 و 74 و 75 التعليق هذا جاء على على اثر اسمه معروف على أثر معروف هارون بن معروف قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال سمعت أبا بكر النقاش يقول سمعت إدريس بن عبدالشريم الحداد يقول سمعت هارون بن معروف يقول رايت في المنام أن من اثر الحديث على القرآن عذب فآثرت الحديث على القرآن فذهب بغفري طبعا هو تكلم على الحديث ثم المهم بعد التعليق والسلام على التضطيع والتضعيف ما يهمنا السلام على التضعيف الآن يهمنا الكلام في معنى الحديث قال فيه نعم قال وقد أخلى بذلك يعني بالقرآن والحديث قال وقد أخلى بذلك كثيرا وقد أخلى بذلك كثيرا كثير من طلبة الحديث بل المشارف الكبار هذا في قيام الليل نعم في مسألة قيام الليل هو ساق هذا كله في شرح الحديث ومعناه وجاء إلى مسألة التهجب بالقرآن ومسألة حفظ الحديث وجاء إلى هذه القضية الذي يهمونه هذا كلام الزهل العلم أسد من ذات الأول يقول وقد أخلى بذلك له مسألة القيام في الليل بهذا القرآن الذي يتدبر ويحفظ للقيام به قال وقد أخلى بذلك كثيرا كثير من طلبة الحديث بل المسايخ الكبار في زماننا فأورثهم ذلك عن القيام ترك القيام قلة بل عدم الورع والتجرع على محارم الله تعالى نسأل الله تعالى العافية والسلامة تشدريك أولا ما الذي يدريك أنهم ما يقومون الليل ما الذي يدريك ما الذي يدريك أنهم يقوم يقوموا ثم أورثهم ذلك سلة بل عدم بل تجرع على محارم الله سبحانه وتعالى وهذا مما من طلبة الحديث بل المشايخ الكبار المشايخ الكبار, الكبار إذا أكدت بالكبار بهذا الوصف هل لازمتها الكبار أنت جميعا في العالم الإسلامي؟ مشايخ الحديث الخبار والله مشايخ الحديث الكبار ما هم إلا قوام لله سبحانه وتعالى ممن عرفناهم؟ هذا الشيخ عبد العزيز صاحب ورد وكلكم يعرف من الأخبار التي تنكر عنه صاحبوا قيام ويعرف عن هذا حفظه الله وظننا بأعمة السنة أنهم يقومون الليل سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى وإن لم يقوموا في بعض الليال بسبب العجل أو التعب فلعل الله يغفر لهم ويكتب لهم وردهم الذي يقومون به هذا كلام خطير جدا جدا طلبت الحديث بل, مشايخ الحديث بل كبار علماء الحديث بل كبار المشايخ في زماننا أخلوا بقيام الليل هذا يا إخوتي ما يقوله أحد إلا بشرب أن يكون غافق هؤلاء المشايخ ورآهم حضرا وسفرا لازمهم فرآ عدم قيامهم في الليل هذا واحد ثم يثبت عنده جرأتهم على محارم الله وانتهاء هذا الثاني هذا أمر عظيم عظيم عظيم جدا خطير جدا والله هذا أخطر من كلام سلمان والله أخطر من كلام سلمان اي والله والله اكبر من كلام سلمان وخلهم يقولون فيما يقولون يفتق الله سبحانه وتعالى في نفسه.